منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب المبشرات بانتصار الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي الطبعة الثالثة لعام 1424 هجرية 2004 للميلاد مقدمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الرسالة تتحدث عن المبشرات بانتصار الإسلام وأعتقد أن حديثنا عن المبشرات مطلوب وخصوصا في هذه الآونة لأكثر من سبب اولا هو مطلوب لأننا مأمورون بصفة عامة أن نبشر ولا ننفر كما نحن مأمورون أن نيسر ولا نعسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أوصهما بهذه الوصية المجازة الجامعة: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوعة. وكذلك روا صاحبه وخادمه أنا سبن مالك أنه أمر الأمة كلها بما أمر به معاذ وأبا موسى، فقال: يسر ولا تعسر. وبشروا ولا تنفروا وأحمد الله أن هذا هو المنهج الذي وفقني الله إلى التزامه في الفتوى والدعوة ففي مجال الفتوى التزمت التيسير للتعسير وفي مجال الدعوة التزمت التبسير للتنفير ولله الفضل والمنه. ثانيا وهو مطلوب لأن المسلمين عامة والعاملين للإسلام خاصة يمرون بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم المعاصر وتكاد تغلب في هذه المرحلة عوامل اليأس ومشاعر الإحباط وهذا الشعور إذا استسلمت له الأنفس قتل فيها الهمم وخدر العزائم ودمر الطموحات وهذه المعاني هي التي تحرك الإرادات للعمل وبذل الجهد ومرد هذا الشعور الأسود إلى الضربات المتلاحقة التي توجه بخبث ومكر من أعداء الإسلام إلى الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية بغية إطفاء نور الإسلام ووقف حركته وتمويت يقظته واستعانوا على ذلك ببعض حكام المسلمين الذين خوفوهم من الصحوة وحرضوهم على الصفوة وأمروهم بضرب الدعوة وللأسف استجاب لهم أولئك الحاكمون الذين يخافون من انتصار الإسلام أن يحريمهم من شهواتهم وأن يجردهم من مكاسبهم المحرمة وأن يجرئ عليهم الشعوب لتحاسبهم على مقترفه ثالثا وهو مطلوب لأن القوى المعادية للإسلام تريد أن تعلن بل قد أعلنت بالفعل على الإسلاميين حربا نفسية يؤسهم من الأمل في غد أفضل والرجاء في مستقبل مشرق وبدأت حملات مسعورة تحركها قلوب موتورة وتقودها أقلام مأجورة وأبواق مأمورة تتهم وتلطخ وتشوه كل ما هو إسلامي وتتهم دعاة الإسلام وأبناء الصحوة بالتطرف حينا وبالعنف أحيانا وبالإرهاب طورا وبالأصولية أطوارا مطلقين على الحركة التي تدعو إلى الإسلام المتكامل عقيدة وشريعة ودين ودولة اسم الإسلام السياسي والإسلام الحقيقي لا بد أن يكون سياسيا لهذا كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضاد وهو نشر الأمل بانتصار الإسلام وإحياء الرجاء في مستقبله وشحل نفوس الجيل الصاعد بهذا الشعاع الذي يبدد ظلمات اليأس وغيوم الإحباط رابعا وهو مطلوب كذلك لأن كثيرا من المتدينين يشيع بينهم فكر مغلوط عن آخر الزمان وبعبارة أخرى عن مستقبل الأمة وهو مستقبل أقرب إلى السواد إن لم يكن أسود حالكا وهو فكر مؤسس على أفهام شاعت لبعض الأحاديث التي وردت في سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشرات الساعة ولكن هذه الأفهام غير سليمة لهذا كنا في حاجة إلى تجلية حقيقة المبشرات الغائبة عن كثيرين من القرآن الكريم ومن السنة المشرفة ومن التاريخ الحافل ومن الواقع الماثل ومن سنن الله الثابتة التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلة وكل داعية للإسلام يجب أن يكون واثقا بوعد الله تعالى مستبشرا بمستقبل رسالته الخاتمة ودعوته الخالدة رافضا اليأس الذي هو من لوازم الكفر والقنوط الذي هو من مظاهر الضلال وهكذا وجدت امامنا الشهيدة حسن البنا لم تنطفئ شعلة الامل في صدره في اشد الاوقات حرجا وكم دبج في ذلك المقالات التي تحيي الامل وتبعث الرجاء وكم كرر في رسائله ان حقائق اليوم هي احلام الامس وأحلام اليوم هي حقائق الغد وكتب الشهيد سيد قطب كتابه المستقبل لهذا الدين وهكذا كل الدعاة الأصلاء فلنستبشر خيرا ولنامل خيرا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون النمل الآية الثالثة والتسعون. الفقير إليه تعالى. يوسف القرضاوي. الدوحة في شوال 1416 هجري مارس 1996 ميلادي. المبشرات بانتصار الإسلام. يتحدث كثير من الدعات عن آخر الزمان. وعن أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة حديثا يوحي مجمله أن الكفر في إقبال وأن الإسلام في إدبار وأن الشر ينتصر والخير ينهزم وأن أهل المنكر غالبون وأهل المعروف ودعاته مخذولون ومعنى هذا أن أمل في تغيير ولا رجاء في إصلاح وأننا ننتقل من سيء إلى أسوأ ومن الأسوأ إلى الأشد سوءا فما من يوم يمضي إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة وهذا لا شك خطأ جسيم وسوء فهم لما ورد من بعض النصوص الجزئية وإغفال للمبشرات الكثيرة الناصعة القاطعة بأن المستقبل للإسلام وأن هذا الدين سيُظهره الله على كل الأديان ولو كره المشركون. لهذا كان من اللازم أن نتحدث عن هذه المبشرات ونشيعها بين المسلمين حتى نبعث الأمل المحرك للعزائم ونهزم اليأس القاتل للنفوس. وهذه المبشرات كثيرة والحمد لله بعضها مبشرات نقلية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وبعضها من التاريخ وبعضها من الواقع وبعضها من سنن الله في الخلق وسنتحدث عن كل واحدة من هذه المبشرات في الصحائف التالية بما يفتح الله به منصة فاستمع للكتب الصوتية المبشرات من القرآن الكريم أول هذه المبشرات ما جاء في القرآن مما وعد به الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بنصرة الإسلام وإتمام نوره ولو كره الكافرون وإظهاره على كل الأديان ولو كره المشركون نقرأ في سورة التوبة في سياق الحديث عن الذين يعادون الإسلام من المشركين وأهل الكتاب الذين حرفوا دينهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قوله تعالى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 التوبة الآيتان الثانية والثلاثون الثالثة والثلاثون يقول العلامة بن كثير في تفسير هاتين الآيتين يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه ويابى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها هامش رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث رقم تسعة عشر وأبو داود أربعة آلاف ومئتان واثنان وخمسون وأخرج الإمام أحمد بمسنده عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة هامش رواه أحمد في المسند 366 على 5 وحذفنا السند اختصارا وأخرج الإمام أحمد أيضا عن تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية هامش المسند 103 على 4 وفي المسند أيضا عن عدي بن حاتم يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم فقلت إني من أهل دين قال أنا أعلم بدينك منك ثم قال إني أعلم من الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عدي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها هامش أحمد في المسند مئتان على أربعة وروى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن لا حين أنزل الله عز وجل الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم هامش مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة الحديث الثاني والسبعون وهذا المعنى تكرر في سورة الصف حيث يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الفتح الآية الثامنة والعشرون ومن المبشرات القرآنية قوله تعالى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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون النور الآية الخامسة والخمسون يقول ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي ائمه الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنه. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيره العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشه الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلما شع وها بعد موته صلى الله عليه وسلم وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن أتبعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخالفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامه ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالامر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الانبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله وتم في ايامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر الى اخرها واكثر اقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتطهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية وأنفق ما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأذكى صلاة ثم لما كانت الدولة العثمانية دولة عثمان بن عفان امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد المغرب إلى اقصى بلاد الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوالي منها فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. همزه هاء وهذا الوعد الإلهي للمؤمنين وعد دائم ومستمر وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين يمكن أن يتحقق لمن بعدهم فإن وعد الله تعالى لا يتخلف قال تعالى وكان وعد ربي حقا الكهف الآية الثامنة والتسعون ووعد الله هنا مشروط بالإيمان وعمل الصالحات وعبادة الله وحده وعدم الاشراك به قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا النور الآية الخامسة والخمسون قصص الرسل وعاقبة المؤمنين والمكذبين ومن المبشرات القرآنية ما قصه علينا القرآن من قصص الرسل والمؤمنين وأقوامهم ومخالفيهم من المشركين وكيف كانت العاقبة للرسول والذين آمنوا معه وكان الهلاك والدمار للذين تمردوا على الله وكذبوا المرسلين ومن ذلك قصة موسى وقومه وفرعون وملائه وكيف حول الله بني إسرائيل على يد موسى من حال إلى حال وأغرق فرعون وجنوده وحقق الله إرادته في تمكين المستضعفين وإدالة دولة الطاغين المتجبرين اقرأ هذه الآيات من سورة القصص إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 إلى الآية السادسة فسخر القدر الأعلى من فرعون وملائه وجنده فقد كان يذبح أبناء بني إسرائيل حتى لا يظهر منهم من يزول ملكه على يديه فإذا الطفل الموعود يدخل قصر فرعون بإرادته وينشأ ويترعرع فيه وتحت سمعه وبصره وهو لا يدري كما قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين القصص الآية الثامنة وكان ما كان من أمر موسى وفرعون مما قص علينا القرآن تفصيلا وبعث الله موسى رسولا إلى فرعون وقومه ومعه أخوه هارون وكان لقاء وتحديا انتهى بهزيمة فرعون على أيدي سحرته أنفسهم الذين خروا ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأعراف الايتان مئة وإحدى مئة واثنتان وعشرون وجن جنون فرعون وهدد وتوعد وارغى وأزبد وأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَالَ غَائِضٌ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرٌ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِهُ وَعِيونٍ وَكُنُوا زِيُّ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك وأورثناها بني إسرائيل الشعراء الآيات الثالثة والخمسون إلى التاسعة والخمسين وعد الله بنصر المؤمنين وإنجائهم والدفاع عنهم ومن المبشرات القرآنية وعد الله المؤمنين بالنصر والنجاة والدفاع والولاية والمعية على وجه العموم اقرأ قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين الروم الآية السابعة والأربعون ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يونس الآية مئة وثلاث إن الله يدافع عن الذين آمنوا الحج الآية الثامنة والثلاثون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور البقرة الآية مئتان وسبع وخمسون ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الأنفال الآية التاسعة عشرة ويتأكد هذا الوعي الإلهي عند حلول المحن والشدائد بساحة المؤمنين حين تمسهم البأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزلة في النفوس هناك يكون النصر أقرب ما يكون من المؤمنين كما قال تعالى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 متى نصر الله استبطاء لمجيء النصر وكان الإنسان عجولا وهنا يطمئنهم الله بهذه الجملة الفاصلة التي ختم بها الآية الكريمة ألا إن نصر الله قريب ولكنه لا يعجل بعجلة أحدنا وكل شيء عنده بمقدار وبأجل مسمى لا يستأخر ولا يستقدم وقال تعالى في خواتيم سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يوسف الآية 110 فانظر إلى هذه الصيغة ودلالتها استيأس الرسل من طول ما ارتقبوا النصر فلم يجاء في الوقت الذي كانوا يرغبونه وظنوا أنهم قد كذبوا الضمير في قوله ظن يعود إلى الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل وذكروا في الآية السابقة فهم ظنوا أن الله أخلف رسله ما وعدهم ولم يصدقهم الوعد وهنا تكون المفاجأة بعد الاستئاس من جانب الرسل وظن السوء من جانب اقوامهم المشركين جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فهو ياتي احوج ما يكون الناس اليه وارغب ما يكون في وصوله ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين فهذا من سنن الله مع المجرمين ملاحقتهم بالباس الالهي حتى يؤدبهم ويعرفهم بمقدار أنفسهم ويخفف من غلوائهم ومن ثم استقر في عقول المسلمين وقلوبهم أن الأزمة كلما اشتدت وتفاقمت آذنت بالانفراج وأن أحلك سويعات الليل سوادا هي السويعات التي تسبق الفجر وفي هذا قال الشاعر اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وقال الآخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج وعد الله بإحباط كيد الكافرين ومؤامراتهم يكمل وعد الله بنصر المؤمنين وعده سبحانه بإحباط كيد الكافرين ومكرهم بالإسلام وأهله وجهودهم الدائبة لإطفاء نوره وأنه تعالى سيرد كيدهم في نحورهم ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم وهو جل شأنه لا يخلف الميعاد. من ذلك قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الطارق الآيات الخامسة عشرة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 يونس الآيتان الحادية والثمانون الثانية والثمانون وقال تعالى في بيان عاقبة بذلهم الأموال والجهود للصد عن الإسلام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آل عمران الآيتان الثانية عشرة الثالثة عشرة والفئتان المذكورتان في الآية الكريمة هما فئة المؤمنين وفئة المشركين في بدر وقد نصر الله المؤمنين وهم أقل عددا وأضعف عده واستعدادا على المشركين بما منحهم الله من إيمان وثبات وما أنزل عليهم من جنبه وما قذف في قلوب أعدائهم من رعب وما عملت فيهم يد القدر الأعلى بما هو فوق الأسباب المعتادة كما قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الأنفال الآية السابعة عشرة. وقال تعالى في شأن جلاب بن النضير من اليهود هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا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 وهي مع المؤمنين دائما وأبدا حتى ينتصروا وتعلو بهم كلمة الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ومن المبشرات القرآنية ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة مهددا المرتدين المارقين من الدين بأنهم لن يضروا دين الله شيئا ولن ينهدم الدين بارتدادهم عنه فقد تكفل سبحانه بأنه يدخر لهذا الدين جيلا من المؤمنين الأقوياء يقاومون الردة والمروق ويقيمون الدين في أنفسهم علاقة وثيقة بل علاقة حب بينهم وبين ربهم وعلاقة تعاطف ورحمه مع أهل الإيمان وعلاقة عزة وقوة مع أهل الكفر والطغيان. وعلاقة جهاد ونضال مع أهل الشر والمنكر، فهذه أوصافهم الأساسية التي أبرزها القرآن في معرض البشارة للمؤمنين والنذارة للمرتدين. يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.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 إنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته بأن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم محمد الآية الثامنة وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين النساء الآية مئة وثلاث وثلاثون وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إبراهيم الآيتان التاسعة عشرة العشرون وفاطر الآيتان السادسة عشرة السابعة عشرة أي ليس بممتنع ولا صعب وقال ابن كثير في قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيك فيهم لو ملائما ولا عزل عازل وذكر ابن كثير هنا حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد قال رضي الله عنه أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وأمرني أن أقول الحق وإن كان مر وأمرني أن لا أخاف في الله لومه تلائم هامش انظر تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحتان التاسعة والستون السبعون طبعة عيسى الحلبي سنريهم آياتنا ومن المبشرات القرآنية قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فصلت الآية الثالثة والخمسون وهذا وعد من الله تعالى يبرز منه في كل زمن ما نشهده بأعيننا وما نسمعه بآذاننا وما نحسه بقلوبنا ومن جملة ذلك ما نراه في عصرنا من دراسات من أهل العلم الطبيعي والرياضي لبيان أوجه جديدة للإعجاز العلمي في القرآن وفي بعض هذه الدراسات نظرات جيدة وعميقة اعترف بها عدد من غير المسلمين منصة فاستمع للكتب الصوتية المبشرات من السنة النبوية وفي السنة النبوية والسيرة النبوية مبشرات كثيرة وفيرة مر بنا ذكر بعضها فيما نقلناه عن الحافظ ابن كثير وهذه المبشرات النبوية قد حفلت بها دواوين الحديث الشريف من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها من المصنفات الحديثية ولكن المسلمين في عصور التراجع والتخلف أغفلوها ونسوها ولم يذكروا إلا أحاديث الفتن وأشرات الساعة وقد فهموها فهما يوحي باليأس من صلاح الحال ومن كل عمل ينهض بالأمة من عثرتها ويجتهد في تغيير الواقع إلى ما هو أحسن وأمثل، ولا يعقل أن يصدر من هذه الأمة أن يثبطها عن محاولة الإصلاح وإرادة التغيير. وكل هذه المبشرات إخبار بمستقبل الإسلام وأن الغد له ولأمته أخبر بها من لا ينطق عن الهوى. وأود أن أذكر بأن الرسول الكريم لا يعلم الغيب بذاته. فالله وحده هو الذي يعلم الغيب بذاته كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله النمل الآية الخامسة والستون وإنما يعلم الرسول من الغيب ما اعلمه الله تعالى به فهو يخبر به كما اعلمه الله سبحانه قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الجن الآيتان السادسة والعشرون السابعة والعشرون وسنذكر أهم هذه المبشرات في الصحائف التالية أولا انتشار الإسلام في العالم كله من هذه المبشرات، ما رواه التميم الداري قال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 الصفحة 103 الجزء الرابع وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال صحيح الصفحة الرابعة عشرة الجزء السادس وفيه أغلاط مطبعية ومعنى بلوغه ما بلغ الليل والنهار انتشاره في الأرض كلها حيث يبلغ الليل والنهار ودخول هذا الدين الحواضر والبوادي فالحواضر هي التي بيوتها من مدر أي من حجر والبوادي هي بيوتها من وبر وشعر وسيدخل الإسلام جميعها وبهذا يتحقق وعد الله تعالى في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وذلك في ثلاث آيات في التوبة الأية الثالثة والثلاثون وفي الفتح الآية الثامنة والعشرون وفي الصف الآية التاسعة ومعنى ظهوره على الدين كله غلبته على جميع الأديان وفي القرون الإسلامية الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية والمجوسية الفارسية وبعض أديان آسيا وإفريقيا ولكنه لم ينتصر على جميع الأديان فلا زلنا ننتظر هذه البشارة ولن يخلف الله وعده وأكد هذه البشارة ما رواه المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل إلى آخر الحديث هامش رواه أحمد الصفحة الرابعة الجزء السادس والطبراني الصفحة 601 الجزء العشرون وابن حبان حديث 6699 6701 والحاكم الصفحة 430 الجزء الرابع وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي الصفحة الرابعة عشرة الجزء السادس ويبدو أن في الكلام سقطا فقد قال ورجال الطبراني رجال صحيح مما يدل أنه قال رواه أحمد والطبراني ثانيا عودة الإسلام إلى أوروبا وفتح رومية ومن هذه المبشرات ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسؤال أي المدينتين تفتح اولا القسطنطينية أو رومية فدعى عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب هامش يدل هذا على أن تدوين الحديث أو كتابته بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك أدلة كثيرة ومن المعروف أن عبد الله بن عمر كان له صحيفة يكتب فيها تسمى الصادقة ولعلها هي التي كانت في صندوق ذي الحلق الذي أخرجه ليجيب السائل إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح اولا قسطنطينية أو رومية فقال مدينة هرقل تفتح أولا هامش هرقل هو الإمبراطور الذي كان يحكم دولة الروم البيزنطية في عهد البعثة المحمدية وهو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الشهير يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام وهو الذي أحضر إلى مجلسه أبا سفيان قبل إسلامه وسأله عن النبي ودعوته أسئلة دقيقة تدل على ذكائه وعقله وتبين له منها صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حين اختبر من حوله فوجد منهم صدودا ونفرة عن الإسلام غلب حب ملكه على اتباع الحق وباع الدين بالدنيا وقد بقي إلى أن فتحت سوريا في عهد عمر رضي الله عنه فغادرها وهو يقول سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده نعود إلى الحديث فقال مدينة هرقل تفتح أولا رواه الإمام أحمد في مسنده حديث 6645 وقال الشيخ شاكر اسناده صحيح وأورده الهيثمي في المجمع الصفحة 219 الجزء السادس وقال رواه أحمد ورجاله رجال صحيح غير أبي قبيل وهو ثقة وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة برقم أربعة ورومية هي روما عاصمة إيطاليا الآن والقسطنطينية هي إسطنبول الآن يفهم من السؤال أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك أن الإسلام سيفتح المدينتين ويدخل أهلهما في دين الله ولكن يريدون أن يعرفوا أي المدينتين تسبق الأخرى فأجابهم أن مدينة هرقل وهي القسطنطينية ستفتح أولا وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثماني الطموح محمد بن مراد ابن الثالثة والعشرين الذي عرف في التاريخ باسم محمد الفاتح وفتحت مدينة هرقل في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي وبالتحديد في يوم الثلاثاء عشرين من جماد الاولى سنة ثمانمائة وسبع وخمسين هجرية التاسع والعشرين ايار مايو سنة الف واربعمائة وخمسين ميلادية وبقي الجزء الثاني من البشرة فتح رومية وبه يدخل الاسلام اوروبا مرة اخرى بعد أن طرد منها مرتين مرة من الأندلس ومرة من البلقان، وظني أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللسان لا بالسيف والسنان وأن العالم سيفتح ذراعيه وصدره للإسلام بعد أن تشقيه الفلسفات المادية الإديولوجيات الوضعية ويتطلع إلى مدد من السماء وهودا من الله فلا يجد إلا الإسلام والفتح السلمي له أصل في الإسلام فقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا بل فتحا مبينا وأنزل في ذلك سورة الفتح وفيها يقول الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح هو يا رسول الله فقال نعم هو فتح ثالثا اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب ومن هذه المبشرات ما رواه مسلم وغيره عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الى اخر الحديث الحديث رواه مسلم في الفتن واشراط الساعة برقم 2889 وابو داود 4252 والترمذي 2203 وابن ماجه 3952 ومعنى زوال الارض اي قبضها وضمها وجمعها له عليه الصلاة والسلام حتى يراها جملة واحدة وهذا الحديث يبشر باتساع دولة الإسلام حتى تشمل المشارق والمغارب أي الأرض كلها فإذا كان حديث تميم الداري وحديث المقداد السابقان يؤذنان بانتشار دعوة الإسلام وعلو كلمة الإسلام فهذا الحديث يبشر بقوة دولة الإسلام واتساعها بحيث تضم المشارق والمغارب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تلتقي قوة الدعوة وقوة الدولة وبعبارة أخرى قوة القرآن وقوة السلطان وفي هذا من الخير ما فيه رابعا الرخاء والأمن وفيض المال ومن هذه المبشرات ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وزاد أحمد في روايته وحتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف إلا ضلال الطريق رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ألف واثني عشر الصفحة ستون وأحمد الصفحتان وسبعون الجزء الثاني ومنها ما رواه أبو هريرة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارى بلي متفق عليه اللؤلؤ والمرجان الصفحة خمسمائة وأربع وتسعون يؤكده حديث أبي موسى مرفوعا لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه متفق عليه اللؤلؤ والمرجان الصفحة خمسمائة وثلاث وتسعون ومثله حديث حارثة بن وهب مرفوعا تصدقوا فانه ياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما اليوم فلا حاجه لي بها متفق عليه اللؤلؤ والمرجان الصفحه 592 وهذا كله دليل على ظهور الرخاء ورغد العيش وزوال الفقر من المجتمع بحيث لا يوجد فيه فقير يستحق الصدقة أو يقبلها وهذا من بركات عدل الإسلام وأثر الإيمان والتقوى في حياة الناس كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الأعراف الآية السادسة والتسعون خامسا عودة الخلافة على منهاج النبوة ومن هذه المبشرات ما رواه حذيفه بن اليمان عنه صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. هامش رواه أحمد الصفحة 273 الجزء الرابع وقال الهيثمي في المجمع الصفحة 189 الجزء الخامس رواه أحمد والبزار أتم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات والملك العاض وفي رواية العضوض هو الذي يصيب الناس فيه عسف وظلم كانه له أنيابا تعض أما ملك الجبرية فهو القائم على الجبروت والطغيان أشبه بالحكم العسكري المستبد في عصرنا فهذا الحديث يبشر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان وعودة الخلافة الراشدة المتبعة لمنهاج النبوة في إقامة العدل والشورى ورعاية حدود الله وحقوق العباد سادسا الانتصار على اليهود ومن هذه المبشرات ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله متفق عليه اللؤلؤ والمرجان حديث 1849 ومثله ما رواه أبو هريرة مرفوعا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 آية من آيات الله وما ذلك على الله بعزيز أو ينطقان بلسان الحال بمعنى أن كل شيء يدل على اليهود ويكشف عنهم وأيا كان المراد فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح المسلمين وضد أعدائهم اليهود وأن النصر آت لا ريب فيه وأن أسطورة القوة التي لا تقهر التي يشيعها اليهود لن تستمر أن الذين اغتصبوا فلسطين بقوة السلاح وسلاح القوة سيخذلهم الله الذي يملي للظالمين ثم يأخذهم أخذا أليما شديدا ولن تغني عنهم ترسانتهم النووية التي يدلون بها كما لم تغني حصون اسلافهم من بني النظير عنهم شيئا حين جاءهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين كما قال تعالى في شأنهم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 الحشر الآية الثانية سابعا بقاء الطائفة المنصورة ومن هذه المبشرات ما رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم مثلما ما رواه معاوية عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس رواه أحمد والشيخان صحيح الجامع الصغير حديث سبعة آلاف ومئتان وتسعون وقد صح هذا الحديث من رواية عمر والمغيرة وثوبان وأبي هريرة وقرة بن إياس وجابر وعمران بن حسين وعقبة بن عامر انظر أحاديثهم في صحيح الجامع الصغير من سبعة آلاف ومئتين وسبعة وثمانين إلى سبعة آلاف وستة وتسعين وجابر بن ثمرة صحيح الجامع الصغير حديث سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وأبي أمامة الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الدين الظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس المسند الصفحة 269 الجزء الخامس وفيه قال عبد الله وجدت بخط أبي إلى آخر الحديث وأورده الهيثمي وعزاه إلى المسند والطبراني قال ورجاله ثقات الصفحة 288 الجزء السابع ومعنى هذه الأحاديث كلها أن الخير سيستمر في هذه الأمة وأنها لا تخلو من قائم لله بالحجه ومن ناصر للحق مستمسكا به حتى تقوم الساعة وأن هذه الطائفة المنصورة باقية حتى يأتي أمر الله وإن أصابها ما أصابها من لأواء وأذى يؤكد هذا ما رواه أبو مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلاله رواه أبو داود في الفتن حديث أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ثامنا ظهور المجددين في كل قرن ومن هذه المبشرات ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود في كتاب الملاحم حديث أربعة آلاف ومئتان وواحد وتسعون والحاكم وصححه وكلمة من في الحديث تشمل المفرد كما قالوا عن عمر بن عبد العزيز والشافعي والغزالي كما تشمل الجمع كما ذهب إليه بعض الشراح وهو ما نختاره فقد يكون المجدد جماعة دعوية أو تربوية أو جهادية وهنا يكون سؤال المسلم ما دوري في حركة التجديد؟ بدل أن يكون كل همه انتظار ظهور المجدد وهو لا حول له ولا قوة انظر حديثنا عن تجديد الدين في ضوء السنة في كتابنا من أجل صحوة راشدة طبع المكتب الإسلامي ببيروت ودار البشير بطنطا بمصر تاسعا نزول المسيح ومن المبشرات التي صحت بها السنة نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة الإسلام خليفة لمحمد رسول الله وخاتم النبيين وقد ذكر المحققون من علماء الحديث أن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن بلغت حد التواتر الذي يثبت به العلم اليقيني وقد ذكر منها العلامة مولانا أنور الكشميري أربعين حديثا ما بين صحيح وحسن بخلاف الضعيف في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح الذي حققه صديقنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ومن آمن بقدرة الله تعالى التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء وعرف آيات الله تعالى في الكون وآياته التي أيد بها رسله لم يصعب عليه أن يؤمن بنزول المسيح من السماء بعد أن رفعه الله إليها حين أراد أعداؤه قتله وصلبه عليه السلام كما قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما النساء الآية وخمسون وحتى لو قلنا كما قال بعضهم إن المسيح مات فليس بعيدا ولا غريبا أن يبعثه الله ويحييه آية لخلقه كما كان هو يحيي الموت بإذن الله عاشرا ظهور المهدي ومن المبشرات المشهورة في السنة الأحاديث التي جاءت في شأن ظهور المهدي والصحيح منها الذي لا اعتراض عليه ولا ينبغي أن يخالف فيه مخالف أن هناك حاكما مسلما ملتزما بالإسلام سيظهر بعد عهود جور وفساد يقيم دين الله في الأرض ويملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا أما الخلاف فهو في نسبه واسمه وشكله وصورته ووقت ظهوره وهذا لا يهمنا إنما الذي يهمنا هو الفكرة نفسها وهي مسلمة وهي إحدى البشائر النبوية وحسبنا هنا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أبو داود في كتاب المهدي حديث أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون وسكت عنه هو والمنذري وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند وفيه فطر بن خليفة سبعمائة وثلاثة وسبعون وقد ذكره في صحيح الجامع الصغير وزيادته 5305 وروى الحاكم عن أبي سعيد مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 557 الجزء الرابع وقد بالغ بعض المتأخرين من المؤلفين في علم التوحيد فأدخلوها في العقائد التي يجب الإيمان بها وفي رايي أنه لا ضرورة للتوسع في العقائد التي يطلب الإيمان بها من عموم الناس وحسبنا ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأضافت إليه السنة الإيمان بالقدر وهو جزء من الإيمان بالله تعالى ولذا لم يفرده القرآن بالذكر منصة فاستمع للكتب الصوتية مبشرات من التاريخ ولا تقف المبشرات بانتصار الإسلام عند النصوص القرآنية والحديثية المتوافرة والتي تملأ القلب يقينا بأن الغد لهذا الدين العظيم بل إننا نجد في وقائع التاريخ وأحداث الماضي ما يعمر قلوبنا بالثقة والأمل في مستقبله برغم ما يقف في سبيله اليوم من عقبات وما يعوق صحوته من عوائق هائلة بعضها من صنع أعدائه في الخارج وأخرى من صنع خصومه في الداخل وأعجب شيء أن يكون هؤلاء الخصوم أو أكثرهم ممن يحملون اسم الإسلام ولكنهم في الحقيقة قد انضموا إلى صفوف محاربيه فلا يريدون للشريعة أن تحكم ولا لقيمه أن تسود ولا لكلمته أن تكون هي العليا حقيقتان كبيرتان من التاريخ وحسبنا من مبشرات التاريخ عامة وتاريخنا خاصة الذي يبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتان كبيرتان في غاية الأهمية في موضوعنا الذي نبحثه نزول النصر أحوج ما نكون إليه الحقيقة الأولى أن النصر لا يأتي من عند الله إلا عندما يكون الناس أحوج شيء إليه وعندما يبرأ الناس من حولهم وقوتهم ويلوذون بحول الله تعالى وقوته وعندما تغلق الأبواب في وجوههم إلا بابا، وتنقطع الأسباب دونهم إلا أسبابه هناك يدعون دعاء المضطرين ويلجأون إليه لجوء المفتقرين وهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه ولا يخيب من افتقر إليه ورجاه رأينا ذلك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد لجأ إلى الغار فاختفى فيه هو وصاحبه أبو بكر وقد بحث المشركون عنهما حتى وصلوا إلى باب الغار وقال أبو بكر مشفقا على صاحبه وعلى دعوته يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما وقد قص علينا القران كيف نصر الله رسوله في ذلك اليوم وباي جند نصره يقول تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني سنين اذ هما في الغار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 والله عزيز حكيم التوبة الآية أربعون ورأينا ذلك النصر في يوم بدر وقد كان المسلمون أقل من المشركين عدد كانوا أقل من ثلثهم وأضعف عده كان مع المسلمين فرسان ومع المشركين مئة فرس وأضعف استعدادا وتهيئا للحرب من الناحية النفسية فقد خرجوا من بيوتهم للعير لا للنفير فلم يكن القتال في نيتهم وفي هذا يقول القرآن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يثاقون إلى الموت وهم ينظرون الأنفال الآيتان الخامسة السادسة ومع هذا كان النصر للمؤمنين حين استغاثوا بالله فأغاثهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الأنفال الآيتان التاسعة العاشرة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في ذلك اليوم ويلح في الدعاء يقول اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم وما زال يدعو حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبو بكر يقول له والله يا رسول الله لينصرنك الله وليبيضن وجهك لقد كانت يد الله الواحد القهار هي التي تدير المعركة من فوق سبع سماوات هو الذي رتبها وهيأ مكانها وزمانها ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم الأنفال الآية الثانية والأربعون كانت يد القدر الأعلى وراء يد النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى بحفنة من الرمل في وجوه القوم وكانت وراء أيدي المؤمنين وهي تقتل المشركين كما قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الأنفال الآية السابعة عشرة ومن هنا امتن الله على رسوله وعلى المؤمنين بنصرهم في بدر فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون آل عمران وثلاث وعشرون. ورأينا ذلك النصر في يوم الخندق وقد اشتد الكرب على المسلمين حين غزاهم المشركون في عقر دارهم وحاصروهم حصارا شديدا وحفروا الخندق ليحميهم من هجومهم وغدر بهم اليهود وانضموا إلى المهاجمين وقد وصف القرآن حال المسلمين المادية والنفسيه في هذا الوقت العصيب فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الأحزاب الآيتان العاشرة الحادية عشرة وقد كشف المنافقون عن أقنعتهم وقال منهم ما قال مما سجله عليهم القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال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 الآيتان الثانية عشرة, الثالثة عشرة في هذه المحنه الخانقه وفي تلك الظروف الحالكه جاء نصر الله تعالى كما قال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا الأحزاب الآية التاسعة وقال أيضا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الأحزاب الآية الخامسة والعشرون وفي غزوة حنين كان المسلمون جيشا كبيرا وقد فتحوا مكه وانتصروا على قريش فغرتهم كثرتهم واعتزوا بعددهم فلقنهم الله درسا بليغا حتى يفيقوا ويعلموا أن النصر من عند الله ومن لم ينصره الله فهو مغلوب ومن نصره الله فلن يغلب أبدا يقول تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة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 والله غفور رحيم التوبة الآيات الخامسة والعشرون إلى السابعة والعشرين وهكذا نجد أن نصر الله تعالى يتنزل على عباده المؤمنين حين تضيق بهم الحيل وتخذلهم أسباب الأرض فيمدون أكفهم إلى السماء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 الآية 110 قوة الأمة عند الشدائد والحقيقة الثانية التي عرفناها من تاريخنا هو المخزون النفسي والروحي الكبير الذي تدخيره الأمة ولا يبرز إلا في المحن والخطوب إن التاريخ يحدثنا أن في الإسلام قوة ذاتية مخبوءة لا تبرز إلا عند حلول الشدائد بساحته وإحاطة المحن بأمته فهناك نراه أصلب ما يكون عودا وأعظم ما يكون صمودا وأشد ما يكون قوة وأقدر ما يكون على تفجير الطاقات المكنونة لأمته وإبراز ما خبئ من قوته وقدرته فإذا هو يقاوم فيصمد بل يغالب فيغلب وإذا الضعف الظاهر الذي أطمع الناس قد استحال إلى قوة بل إلى قوة قاهرة منتصرة رأينا ذلك في فجر تاريخ الإسلام في يوم بدر حيث انتصرت القلة على الكسرة والضعف المادي على القوة وامتن الله على المؤمنين بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آل عمران. الآية مئة وثلاث وعشرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الأنفال الآية ست وعشرون في حروب الردة. ورأينا ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتدت قبائل العرب فيما عدا المدينة ومكة والطائف وظهر ادعياء النبوة الكذبه من كهنة العرب وتبيعهم قبائلهم عصبية لهم على حد قولهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر فكان مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وطليحة الاسدي وغيرهم وانضم إليهم مانعو الزكاة الذين أقروا بالصلاة ولم يقروا بالزكاة وكانت فتنة عارمة ومحنه قاسية جعلت بعض الصحابة يقول لابي بكر يا خليفة رسول الله لا طاقه لك بحرب العرب جميعا الزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولكن أبا بكر الرجل الرقيق البكاء ابى أن يستسلم وثبت كالطود وزأرك الليف وجهز أحد عشر جيشا لحرب المرتدين ومانعي الزكاه ولما ناقشه عمر في مقاتلة مانعي الزكاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهنا قال له أبو بكر في يقين وقوة والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا عنزه صغيرة وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه وقامت معارك بين الصحابة على قلتهم وبين المرتدين ومانعي الزكاة على كثرتهم انتهت بانتصار المؤمنين على المارقين الذين رجعوا إلى حظيرة الإسلام تائبين مستغفرين مكفرين عن ردتهم بالانضمام إلى صفوف المجاهدين في قتال فارس والروم وكانوا من أعظم الناس بلاء فيه يعوضون عما بدر منهم في حق الإسلام وعادت جزيرة العربي حصنا ومعقلا للإسلام على امتداد القرون في الحروب الصليبية وظهرت القوة الكامنة في الإسلام مرة أخرى حين زحف عليه الغرب المسيحي بقضه وقضيضه وثالوثه وصليبه في تسع حملات شهيرة عرفت باسم الحملات الصليبية جاء الغرب الصليبي الزاحف يحمل في صدره حقدا أسودا على الإسلام وأهله وطمعا في خيرات بلاده وأملا في تحطيم قوته ومراس ملكه ساعدهم على ذلك غفلة المسلمين وغرق حكامهم في الشهوات وتفرقهم من أجل الدنيا وحرصهم على الإمارة واستعداد هؤلاء الأمراء التافهين أن يبيع أحدهم أخاه ويشتري الدخيل الغريب وأن يبيع أمته ويشتري امارته فلا غرو أن ينتصر الصليبيون في أول الأمر وأن يقيموا لهم ممالك وإمارات في ديار الإسلام بالتعاون مع الخوانة من الأمراء وأن يدخلوا بيت المقدس بعد مذبحة قتل فيها عشرات الألوف وجرت الدماء للركب وبقي الصليبيون في الشام نحو مئتي عام وبقي بيت المقدس في أيديهم سنة كاملة ثم هيا الله للإسلام رجالا صمموا على أن يقاوم العدوان وأن يسترد الأرض المغتصبة ويستعيد الحق السليب فكان عماد الدين زنكي وابنه البطل نور الدين محمود الشهيد الذي كان يشبه بالخلفاء الراشدين في سيرته وشجاعته والتزامه وعبله وتلميذه القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي الذي كتب الله له النصر على الصليبيين في معركة حطين الشهيرة وفي معركة فتح بيت المقدس وإعادته إلى أمة الإسلام وكانت بعد ذلك معارك في مصر انتهت بأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة وكل هذا دليل على أن الأمة الإسلامية قد تنام وقد تمرض ولكنها لا تموت ما دام يجري في عروق أبنائها دم العقيدة وما دام فيها من يقودها بلا إله إلا الله محمد رسول الله في حروب التتار وكما تعرض الإسلام للغزو من الغرب على أيدي الصليبيين الأوروبيين النصارى تعرض للغزو من الشرق على أيدي التتار الوثنيين الذين هجموا على بلاد الإسلام كالريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد ظهروا والمسلمون ضعفاء متفرقون ليس لهم قيادة قوية تجمع صفوفهم ولا نهضة إيمانية توقظ شعوبهم والتتار كانوا في ذلك الزمن قوة عسكرية عاتيه لها قيادة مهيبة مطاعة لا يقف في وجوههم أولئك الملوك الممزقون والأمراء المفرقون والولاة المترفون فسقطت البلاد في أيديهم بلدا بلدا وفر الأمراء من أمامهم أو خضعوا لهم أميرا أميرا والنصر يغري بالنصر والظفر يدفع إلى الظفر حتى كان المثل السائر في ذلك الزمان إذا قيل لك إن التتار قد انهزموا فلا تصدق إنها أسطورة القوة التي لا تقهر تتكرر ما بين عصر وآخر واخيرا زحفوا على عاصمة الخلافة العباسية بغداد دار السلام وأرقى بلاد الإسلام فسقطت تحت ضرباتهم وبمعونة من خان ممن ينتسبون إلى الإسلام وسالت الدماء انهارا وسود نهر دجله من كثره ما ألقي فيه من كتب الحضاره التي سال مدادها حتى احالت ماء النهر اسود حالكا ولم تكد تمضي سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام مرتين انتصر الإسلام على التتار عسكريا في معركة من معارك التاريخ الحاسمة وهي معركة عين جالوت بقيادة القائد المملوكي الصالح سيف الدين قطز، الذي حقق الله على يده النصر ومعه جنود مصر في يوم من أيام الله في الخامس والعشرين من رمضان سنة 658 هجرية أي بعد سقوط بغداد بسنتين فقط وانتصر الإسلام مرة أخرى معنويا فإذا هؤلاء الجبابره الذين غزو الإسلام يغزوهم الإسلام وإذا سيف الغازي المسلط يسقط أمام تأثير العقيدة الإسلامية العزلاء وإذا الغالبون يدخلون اخيرا في دين المغلوبين على خلاف ما هو معروف ومألوف وهو ما قرره ابن خلدون أن المغلوب هو المولع دائما بتقليد الغالب المنصور حروب التحرير في العصر الحديث وفي العصر الحديث رأينا الجهاد البطولي ضد الغزاة المستعمرين في سائر ديار الإسلام جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين في الجزائر والأمير عبد الكريم الخطابي ضد الأسبان في المغرب والبطل عمر المختار ضد الطليان في ليبيا والشيخ عز الدين القسام ضد الإنجليز واليهود في فلسطين مرورا بثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي ومعارك فلسطين ضد الصهاينة والقناة ضد الإنجليز كما اعترف المؤرخون الغربيون أنفسهم أمثال برنارد لويس في كتابه الغرب والشرق الأوسط أن الحركات الدينية كانت هي قائدة معارك التحرير في سائر البلاد الإسلامية ضد الاستعمار حتى حركة كمال أتاتورك نفسها ولكن المؤسف أن الإسلاميين يزرعون والعلمانيين هم الذين يحصدون إنهم لصوص مدربون على سرقة ثمار الجهاد وثورات المجاهدين منصة فاستمع للكتب الصوتية مبشرات من الواقع وإذا تركنا التاريخ وما يحمله من مبشرات بالقوة الذاتية للإسلام والقوة المكنونة في كيان هذه الأمة والتي تبرز عند الشدائد وعندما يوجد من يفجرها ونظرنا إلى واقع الأمة في هذا العصر وجدنا مبشرات أخرى كثيرة جعلت هذه الأمة تثبت في وجه الأعاصير ولا تذوب في غيرها كما يذوب الملح في الماء كما كان يراد لها بل جاهدت وقاتلت حتى تحررت من مستعمريها وعادت تشعر بكينونتها وتكتشف ذاتها من جديد رغم ما أضع لها من أغلال تكبلها وما صنع لها من أقفاص حديدية أو ذهبية تحبس داخلها أمراض الواقع وآفاته لا أستطيع أن أجحد ما يمر به واقع الأمة من أمراض وافات عقلية ودينية وخلوقية وعملية شك منها الدعاه والمربون والمصلحون ولا يزالون يشكون فقد ضعف الدين بين الغالي فيه والجافي عنه كما قال الإمام الحسن البصري أو بين جامد وجاحد كما قال أمير البيان شكيب ارسلان ذاك يصد الناس عن الإسلام بجموده والآخر يفتنهم عنه بجحوده وضعف التوحيد الأصيل الذي هو جوهر الإسلام وروح الوجود الإسلامي كله بين خرافات العرافين وأباطيل الدجالين بين شرك العوام الذين يكادون يعبدون قبور الأموات وشرك الخواص الذين يكادون يعبدون قصور الأحياء وضعف الجانب الرباني في الحياة الإسلامية حين وجدنا في المسلمين من يضيع الصلوات ويتبع الشهوات وحين قال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى الآية والذين هم على صلواتهم يحافظون المؤمنون من الآية الأولى إلى الآية التاسعة وظهر التصوف المنحرف والتصوف المحترف وقل التصوف الحقيقي المعبر عن روحانية الإسلام ووسطيته والذي عرفوه بأنه صدق مع الحق والخلق مع الخلق هامش قد بدأنا بحمد الله وتوفيقه في كتابة سلسلة عن التصوف الملتزم أو فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة ظهر منها ثلاثة أجزاء الحياة الربانية والعلم النية والإخلاص التوكل وأسأل الله العون على إتمامها وغلبت رسوم التصوف على حقائقه من ذكر باللسان من نوع ما قالت رابعة استغفار يحتاج إلى استغفار منه ومن أوراد موضوعة وحركات مصنوعة لا ترقق القلب ولا تذكر بالرب ولا بالدار الآخرة وضعفت الآداب والتقاليد الإسلامية الاصيله في حياتنا الاجتماعية وغلب على الكثيرين نوعان من التقاليد المخالفة لحقائق الإسلام تقاليد موروثة من رواسب عصور الجمود والتقليد والتخلف ألثقت بالإسلام وليست منه في كثير ولا قليل وتقاليد وافده جاءت بها الحضارة الغربية الغازية بما غلب عليها من مادية الفكر وعلمانية التوجه ونفعية السلوك كان لها أثرها في إشاعة التحلل وترسيخ الفردية والأنانية وأبرز ما رأينا ذلك في قضية المرأة فوجدنا من تغطي وجهها حتى لا يرى منه شيء وقد تسمح أو يسمح لها بظهور عينيها أو إحداهما ومن تخرج إلى الطريق مكشوفة الذراعين والساقين والنحر من الكاسيات العاريات المميلات المائلات ووجدنا من يحرم الخاطب من رؤية مخطوبته وهو مأمور بها شرعا ولا يراها إلا ليلة الزفافه بها وهي تحرم من رؤيته كذلك ومن يترك له الحبل على الغارب ليتابط ذراعها ويذهب بها إلى حيث يشاء في المسارح والسينمات أو المتنزهات والخلوات وضعف العقل الإسلامي فلم يعد يفكر ويبتكر ويضيف الجديد إلى الحضارة ويعدل القديم منها بل غدا عالة على غيره سواء كان هذا الغير المقدسين في التراث أم كان المقدسين في الغرب وطغى الجمود والتحجر على جنبات الحياة فغاب النظر في العقيدة والاجتهاد في الفقه والإبداع في الأدب والابتكار في الصناعة وذاعت كلمتان خطرتان كان لهما تأثيرهما في الحياة العقلية الإسلامية الأولى ما ترك الأول للآخر شيئا والثانية ليس في الإمكان أبدع مما كان وانتشر الدعوى إغلاق باب الاجتهاد ولا يدرى من أغلقه ومن يملك إغلاق باب فتحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا تأخرت الأمة الإسلامية التي كانت الأمة الأولى ما يقارب الألف عام وأطحت في مؤخرة القافلة بعد أن كانت في مقدمتها، فكل أقطارها داخل في مسمى البلاد النامية أو العالم الثالث، وبعضها لو كان هناك عالم رابع لنسب إليه لما يعانون من شدة التخلف والفقر والمرض والجهل والأمية. وضعف الخلق الإسلامي الأصيل بغياب شعب الإيمان التي بين لنا الرسول الكريم أنها بضع وسبعون شعبة اعلاها لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان وشاعت أخلاق النفاق في مجتمعاتنا فوجدنا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم ثجر وانتشر الترف المدمر في طبقة عاطلة يسر لها كل شيء والبؤس القاتل في طبقات كادحة تتعب وتلهث ولا تكاد تجد شيئا وانقلبت القيم الاجتماعية الإسلامية بظهور الغنى بغير جهد وظهور ملوك البترول ولصوص الانفتاح وأصبحت صورة الكاريكاتورية للمسلم عربيا في خيمه. وبجواره بئر بترول وفتاة جميلة وكثر الظلم في العالم الإسلامي ظلم الحكام المحكومين وظلم الأغنياء الفقراء وظلم الأقوياء الضعفاء وظلم أرباب العمل العمال وظلم الرجال النساء والظلم لا تقوم عليه دولة ولا تنهض به أمة وضعفة الشورى بل ربما غابت تماما في حياة المسلمين السياسية وحكم الناس فرعون وهامان وقارون بالحديد والنار تاره وبالغش والتزوير طوره، ولم يعود أئمة المسلمين خيارهم الذين تحبهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم بل كل متكبر جبار مطبوع على قلبه لا يخاف الله ولا يرحم الناس وبعضهم مطبوع على عقله كذلك فلا هو يفقه في الدين ولا هو يعقل في الدنيا ومع هذا إذا استفت الناس في اختياره حصل على التسعات الأربع أو الخمس تسعة وتسعون فاصلة وتسعين بالمئة التي أمست مثار سخرية العالم وبات الحاكم في البلاد العربية لا ينزعه عن كرسيه إلا الموت أو الاغتيال أو الانقلاب عليه. الواقع المريض لا يستمر. ولكن هذا الواقع الذي لا ينكر لم يترك يؤثر في المسلمين دون مقاومة. فهذا مناف لطبيعة الحياة الإسلامية وطبيعة الرسالة الإسلامية وطبيعة الأمة الإسلامية التي لا تجتمع على ضلاله ولا تزال فيها طائفة. قائمة على أمر الله ممن يهدون بالحق وبه يعدلون ولا يزال يبعث الله فيها أو يبعث لها ما بين قرن وآخر من يجدد لها دينها وهو ما أثبته التاريخ المقروء كما أثبته الواقع المستقراء بين الأمس واليوم ومن قارن بين حال الأمة منذ قرن مضى وحالها اليوم بل من استقرأ حالها منذ خمسين سنة أو ثلاثين سنة وتأمل حالها في هذين العقدين من الزمان سيجد أن أوضاعها تغيرت إلى حد كبير إلى ما هو أحسن وأمثل وهذا أمر يلاحظه ويشهد به كل مراقب يقظ للأحداث في كل جانب من جوانب الحياة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات الفكرية والأخلاقية والسلوكية وأكتفي هنا بشهادة رجل غربي مثقف اهتدى إلى الإسلام عن بصيره وآمن به عن بينه وهو الدكتور مراد هوفمان صاحب كتاب الإسلام كبديل وإنما آثرت شهادته لأنه رجل واسع المعرفة يعرف الألمانية لغته الأصلية والإنجليزية والفرنسية وعمل سفيرا لبلاده ألمانيا في الجزائر والمغرب ويتميز بنظرته الواقعية ونزعته النقدية حتى قال عن واقعيته إنها الواقعية القاسية وقال عن نقده اضطررت لأن أكون ناقدا شديدا لكل من الغرب والعالم الإسلامي يقول هوفمان في كتابه الإسلام عام 2000 وفي فصله الثاني تحت عنوان قليل من التفاؤل أولا قد يكون من المفيد أن نفحص العالم كما هو الآن فماذا نرى إذا فركنا أعيننا قليلا هل يتقدم الإسلام حقيقة أم أنه إذا تركت المظاهر ينحدر أو أن المسلمين يترددون على حواف التاريخ فريسة سهلة للاستعمار المادي والعقلي كما هو حالهم لعدة قرون دعونا هذه المرة نسمع من المتفائل أولا ثانيا يجب على المرء أن يعرف كيف كانت الحال بمكة والمدينة في القرن السابق ليتعرف على التقدم الحادث لدينا أوصاف يعتمد عليها من الحجاج الغربيين أمثال المسلم السويسري بروكارت الذي عاش في مكة والمدينة ستة أشهر في 1814-1815 هامش جوهان لوتفج بروكارت مكة والمدينة برلين 1994 وقد أيدا رواية بروكارت كل من المسلم البريطاني سير ريتشارد بيرتون الذي زار مكة والمدينة في 1853 هامش ريتشارد بيرتون حكايات شخصية لحاج بالمدينة ومكة نيويورك الف وتسعمائة واربعة وستوم والألماني غير المسلم هيترشفون مالتزان الذي عاش في مكة في الف وثمانمائة وستين هامش هيترشفون مالزان. حج لمكة توينجن الف وتسعمائة واثنتين وثمانين اتفق المؤلفون الثلاثة على تدهور حالة الأماكن المقدسة القذارة انعدام الأمن انتشار الخرافات وصدق او لا تصدق شرب الخمر والدعاره حول الحرم بل وحتى داخله احيانا لم تقم الصلاة بانتظام حتى بين الحجاج الذي هبط عددهم إلى سبعين ألف عام 1814 حسب تقدير بروكارت ثم إلى ثلاثين ألف عام ألف حسب تقدير مالتزان وفي الحقيقة بعد غزو نابليون لمصر وبعد الانهيار والتمزق المتتالي للامبراطوريه العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تنبأ الكثير من السياسيين والمستشرقين باختفاء الإسلام تماما وفي غضون حياتهم فدرسوا الإسلام كحضارة على وشك الاندثار عليهم أن يسجلوها لأجيال المستقبل وبهذه الروح استطاع المستعمرون الفرنسيون تقدير عبد القادر. هامش برونيه عبد القادر 1994. البطل الجزائري الصوفي رجل الدولة كشخصية فلكلورية غريبه ذات قليلا من الإزعاج، حتى الشخصيات التي تعاطفت مع الإسلام. جوتا 1832 على سبيل المثال أعجبه تشدد الإسلام في وحدانية الله وليس الإسلام كما يعيشه العالم الإسلامي هامش أحمد ثون الإسلام وجوته ميونخ 1990 1994 الطبعة الثالثة ثالثا من يحج أو يعتمر اليوم يجد التقدم هائلا عن حالة القرن الماضي فقد تم توسيع الحرم المكي والحرم المدني بجمال واقتدار ليسع 480 ألفا إلى 650 ألف حاج وما زالا صغيرين أمام الزيادة الهائلة لمن يريدون الحج والذين يحجون الآن طبقا لحصص محدده لكل دولة لا تتعداها منيعات الكحوليات السرقات قليلة النساء لا يدخلن البلاد منفردات والصلاة على مدار الساعة أمام أنظار العالم رابعا اختلف موقف المستشرقين من الإسلام منذ عشرينات القرن الحالي وكان ذلك بداية لتغييرات أخرى إيجابية فلم تعد دراسة الإسلام على طريقة لورنس العرب لصالح الإمبريالية البريطانية بل تولته نخبة من الأكاديميين الأوربيين منهم رينيه جينو عبد الواحد يحيى، مارتن لينج، تيتوس بروكارديت، وليوبولت فايس، محمد أسد، ومن بين المستشرقين الذين لم يعلنوا إسلامهم هناك جاك بيرك، لويس مانيون، ودينيس ماسون أن ماريا شمل الذين بدوا على وشك الشهادة، وكثير من زملائهم المستشرقين تحلوا في دراستهم الإسلام. بروح التعاطف والاعتناق بدلا من الاشمئزاز والضيق وفي نفس الوقت منذ الثلاثينات وضعت حركات إحياء الإسلام من القاعدة في معظم البلاد الإسلامية الإسلام في الأجندة السياسية للبلد ونموذج لذلك حركة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مصر هامش رسائل حسن البنا بيركلي لوس أنجلوس 1978 ما زالت مادة رئيسية ودعاتها من أمثال سيد قطب 1966 ومحمد الغزالي 1996 كذلك أبو الأعلى المودودي 1979 لم يجأ الأحياء من القاعدة فقط فالحركة الوهابية والحركة السنوسية وإلى حد ما حركة محمد عبده جاءت من أعلى وانتشرت بفضل الإمكانيات المادية ومن أغنى أغنياء العالم اليوم سلطان بروناي والملك فهد والأمير زايد مما يعطي الدعوة الإسلامية ثراء فعالا فكر على سبيل المثال في ملايين النسخ من القرآن الكريم التي توزع مجانا كذلك في مجمع فهد لطباعة وتوزيع الكتب الإسلامية في المدينة والخلاصة أن ذلك التطوير نظر إليه كتهديد أصولي مما جعل الإسلام يحتل القمة فيما يشغل الإعلام العالمي في الربع الأخير من القرن الحالي خامسا لا يتوقع اليوم أحد أن يختفي الإسلام ولكن أن يمتد بل وينفجر ويضع جنرالات الناتو في حسبانهم أن أكثر المواجهات العسكرية احتمالا في المستقبل لن تكون بين الشرق والغرب ولكن بين الشمال والجنوب فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب يرجع بهذا الخوف المسلمون المهاجرون عند عودتهم لبلادهم أصبح تعداد المسلمين في كل من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالملايين وتقدر الإحصاءات الغربية إجمالية عدد المسلمين في العالم بتسعمائة وتسعين مليون فاصلة خمسمائة وسبعة وأربعين الفاً. وهو رقم متحفظ يسببون الخوف والهلع. هامش انظر مقالة عدد المسلمين في العالم دال لام دورية هامبورغ. فبراير 1991 يقول القرضاوي والمعروف أن المسلمين في العالم اليوم أكثر من مليار وربع ولكن إحصاءات الغربيين أبدا تحاول التقليل من عدد المسلمين لأسباب لا تخفى على اللبيب تنشر المساجد في العالم كله بين لوس أنجلوس، روما، زغرب حتى موسكو وبكين وفي قرطبة الحاضرة القديمة للخلافة الأموية في الأندلس أسس المسلمون الإسبان في 1994 الجامعة الإسلامية الدولية آفيروس وليس بعيدا عن الجامع القديم الرائع في قرطبة يرفع الأذان ثانيا للصلاة يا لها من إثارة أن يحدث هذا بعد 500 سنة من طرد آخر مسلم من الأندلس سادسا في التوقعات المستقبلية المذهلة لمحمد أسد 1412-1992 في كتابه الهائل المشهور الإسلام في مفترق الطرق الذي كتبه في دلهي عام 1934 تكلم عن صعود الإسلام مقابل انحطاط الحضارة الغربية المادية التي تشمل الاتحاد السوفيتي وبمنهاج مخالف لمنهاج السلفيين الاعتذاري والتبريري أمام الغرب بين أن الإسلام منهاج شامل كامل ناجح للحياة رأى أسد الحرب العالمية الثانية كصراع لا مفر منه بين القوى المادية في الحضارات الغربية توقع أسد أن يجلب التناحر على المادة الكوارث على المعسكرين الغربي والشرقي ويحط بالحضارة الغربية المادية المملوءه زهوا بالنفس حتى يتطلع الغرب مرة ثانية إلى الحقيقة الروحية وتصبح دعوة ناجحة للإسلام ممكنة والتأكيد هنا من عندي بدت تلك الرؤية غير دقيقة لمدة ستين عاما فبعد الحرب العالمية الثانية بدلا من أن ينهار الغرب انقسم إلى معسكرين ظهر أنهما يوازنان بعضهما البعض لعصور قادمة واليوم بعد إفلاس النظام والعقيدة الشيوعية منذ 1990 وعلامات الخطر بأزمة روحية أخلاقية في الغرب تمر المسيحية بتغيير في المشروع وما كان يسمى مشروع التحديث يتساقط أمام أعيننا بدأ منظر وعلماء الغرب يشكون إذا كانت افتراضاتهم الأساسية صحيحة انظر الهامش عن كتاب الإسلام عام 2000 لمراد هوفمان ترجمة عادل المعلم نشر دار الشروق القاهرة 1995 الصفحات 15 عشرة إلى الثامنة استمرار حركة الإحياء والتجديد إن من خصائص الإسلام أن حركة الإحياء والتجديد فيه من الداخل مستمرة ولا تنقطع حتى تقوم الساعة بوساطة الوراث الحقيقيين لعلم النبوة الذين يقدمونه للناس خالصا غير مشوب متكاملا غير مجزأ بينا غير غامض ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هامش الحديث رواه البيهقي وغيره من عدة طرق ضعيفة وقواه ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقد تكلمنا عنه في كتابنا كيف نتعامل مع السنة النبوية الصفحة الثامنة والعشرون نشر دار الوفاء بمصر ولا غروة أن هيا الله لهذا الدين رجالا يجددونه ويوقظون أمته ويصنعون أجيالا على هداه ولم تضع جهودهم سدا ولم تذهب ثمرات البعث الإسلامي وحركات الإحياء والتجديد التي لم تكن كما توهم بعض الناس صيحة في واد أو نفخة في رماد بل أنشأت بفضل الله تعالى وتوفيقه صحوة إسلامية كبرى في سائر ديار العرب والإسلام بل حتى خارج ديار الإسلام حيث الأقليات والجاليات الإسلامية في الغرب والشرق صحوة أيقظت العقول والقلوب والعزائم وأعادت للناس ثقة بالإسلام والأمل في انتصاره بعد أن ظن من ظن أن راية الإسلام قد سقطت وأن ظله قد تقلص وأن امته امست في مؤخرة القافلة وأن العلمانية قد تغلغلت بين أبنائه وزلزلت القوى المعادية للإسلام زلزالها فطفقت تكيد للصحوة تتآمر عليها وتتهمها بما تبرأ منه وتدعو إلى ضده مستغلة انحراف بعض فصائل الصحوة للأسف في الفهم أو في السلوك لضرب الصحوة كلها وقطع الطريق عليها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الأنفال الآية الثلاثون وإذا كان بعض الناس يحاول أن يهون من قوة التيار الإسلامي ويقلل من شأن الصحوة الإسلامية مهولا من قوة التيار العلماني المعادي للإسلام وشريعته ومنهجه لقيادة الحياة فاعتقدوا أنهم مخطئون في تقديراتهم أو هم يعلمون الحقيقة ولكنهم يتجاهلونها عمدا لهوا في أنفسهم الصحوة الإسلامية وآثارها في الحياة الإسلامية لا يستطيع عاقل منصف أن ينكر أثر الصحوة الإسلامية في حياتنا المعاصرة تلك الصحوة التي شرقت وغربت وأضاءت بنورها ديار الإسلام ثم ذهبت إلى حيث يوجد المسلمون خارج أوطان الإسلام بين الأقليات الكبيرة والصغيرة والجاليات المنتشرة في أنحاء العالم وهدى الله بها ملايين الشبان والشابات أيقظت هذه الصحوة العقول بالوعي وملأت القلوب بالإيمان والحماس ودفعت الإرادات إلى الالتزام والعمل وأثرت على النساء كما أثرت على الرجال وغيرت من مفاهيم الأجيال الجديدة فنقلتها من التفكير العلماني إلى التفكير الإسلامي ومن الولاء للغرب إلى الولاء لله ولرسوله ومن التبعية إلى التحرر فنشأ جيل مسلم ملتزم بالإسلام عقيدة وشريعة وفكرا وسلوكا ورسالة وحضارة رجونا أن يكون جيل النصر المنشود أثبتت هذه الصحوة وجودها على الصعيد الفكري بما احتوته المكتبة الإسلامية المعاصرة من شتى الدراسات في الجوانب الإسلامية المتعددة وكان الكتاب الإسلامي هو الأول في سوق التوزيع وسجلت مئات الأطروحات للماجستير والدكتوراه في مختلف جوانب الثقافة الإسلامية في الاقتصاد والسياسة والقانون والتربية والتاريخ وشتى العلوم الإنسانية والاجتماعية وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السلوكي فامتلأت المساجد بالمصلين والمصليات وخصوصا من الشباب وازدحمت بهم كذلك مواسم الحج والعمرة وعادت المرأة المتبرجة إلى الحجاب طوعا وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد الاقتصادي فنشأت البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية وتوسعت في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السياسي فأصبح هناك تيار شعبي هائل ينادي بالعودة إلى الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام وقامت دولة للإسلام الشيعي في إيران وللإسلام السني في السودان وأشكت أن تقوم دولة في الجزائر لولا أن قطعوا الطريق عليها وحرموها أن تقطف ثمار اختيارها وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد الجهادي فانتصرت في أفغانستان على الاتحاد السوفيتي هامش ولكن مما يؤسف له أن إخواننا الأفغان قد انتصروا على الاتحاد السوفيتي إحدى القوتين الكبريين في العالم ولكنهم لم ينتصروا على أنفسهم هداهم الله وأصلح ذات بينهم وفي البوسنا والهرسك على الوحش الصربي وذلذلت الانتفاضة وأشبالها والمقاومة الإسلامية ورجالها الكيان الصهيوني الدولة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر هذه الظواهر وغيرها حركت غرائز الشر في القوى المعادية للإسلام وأمته وصحوته فاجتمعت على الكيد له والمكر به والتربص بصحوته وقد قال إسحاق رابين في مؤتمر الدار البيضاء إن أعداءنا الكونيين ثلاثة الأصولية والجوع والمخدرات والحقيقة أنه ذكر الجوع والمخدرات للتغطية وذر الرماد في العيون وإنما قصده الأساسي الأصولية وإن شئت ترجمة الحقيقية لها فهي الصحوة الإسلامية وإذا كنا نعيش في الزمن الإسرائيلي زمن السامري وإسرائيل هي الآمر الناهي في المنطقة وقد عملت بمهارة على تهويد العقل العربي وكذلك تهويد الإعلام العربي فلا تعجب إذا رأيت الحرب تعلن على الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية تحت عناوين شتى وكل ذلك لخدمة هدف واحد هو بقاء إسرائيل وسيادة إسرائيل وتوسع إسرائيل وهيمنة إسرائيل ولكن الصحوة باقية إن شاء الله التيار الإسلامي أقوى وأرجح في الميزان أجل إن الصهيونية وحليفتها الصليبية تخططان لضرب الإسلام وصحوته وتمدان التيارات المعادية للإسلام بكل أسباب القوة والانتشار والنفوذ ولكننا إذا تعمقنا في تقدير وزن القوى التي لنا والتي علينا وجدنا كفة التيار الإسلامي بحمد الله أرجح وأثقل في الميزان ألف فنحن بالإسلام نملك رصيدا ضخما لا يمكن أن تملكه دعوة أخرى وافدة من هنا وهناك إن وراء الإسلام قوة الجماهير الغفيرة المؤمنة بربها وقرآنها ومحمدها المتطلعة إلى من يقودها باسم الله ويضع يدها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ تبذل المال عن رضا واغتباط والروح عن طواعية وارتياح إن هذه الأمة متدينة بفطرتها وبتاريخها والدين هو مفتاح شخصيتها وصقل مواهبها وصانع بطولاتها وسر انتصاراتها الكبرى وهي أسرع استجابة إليه والتفافا به من أي دعوة دخلة جاء بها غاصب محتل أو بذر بذورها طامع متربص وقد جربنا أثر ذلك في العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية السادس عشر 2903 ميلادي، وظهر أثر الله أكبر في الميدان. باء، ونملك كذلك قوة المنهج الذي ندعو إليه، قوة مبادئ الإسلام العظيمة الخالدة. نملك قوة الإسلام التي تتمثل في وضوحه وشموله وعمقه واتزانه وتأثيره الإسلام عقيدة تخاطب العقل وعبادة تزكي النفس واخلاقا تلائم الفطرة وأحكاما تحقق التوازن والعدل تطارد المفاسد وتجلب المصالح وتعطي كل ذي حق حقه فلا طغيان لفرد على مجتمع كما هي فلسفة الراسماليه ولا لمجتمع على فرد كما هي فلسفة الماركسية بل توازن وتكامل بلا طغيان ولا إخسار في الميزان ومن أبرز معالم القوة في هذا الإسلام أنه ليس من وضع البشر بل هو من تنزيل رب العالمين وهذا العنصر الإلهي فيه جعله يبرأ من الغلو والتقصير ومن العجز والقصور الذي يصاب به دائما كل منهج يضعه البشر لأنفسهم وهذه الميزة أيضا تجعله أدنى إلى القبول والإذعان له من جمهره الناس لأنه القياد من الإنسان لربه الذي خلقه فسواه وأمده بنعمته وغمره برحمته والذي يرجو مثوبته ويخشى عقابه على أكس المبادئ الوضعية التي لا يطيعها الإنسان إلا خوفا أو طمعا والتي يحاول أن يتهرب من سلطانها ما استطاع ومن أسباب قوة الإسلام أنه منهج نابع من أعماق الأمة وليس دخيلا ولا طارئا عليها بحيث تحتاج إلى ضغط مادي أو معنوي حتى تصيغه وترضى بتجرع كأسه جيم جيم إن هذه القوة المظهورة في منهج الإسلام لا يعادلها إلا القوة المكنونة في حنايا أمة الإسلام تلك القوة التي انفجرت يوما والمسلمون في ضعف وتفرق وخذلان فحطمت الصليبين في حطين وهزمت التتار في عين جالوت وأسرت لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة القوة التي تملكها الأمة إن القوى التي تملكها أمتنا الإسلامية ليست بالهينة ولا اليسيرة إذا أحسنت توظيفها والاستفادة منها فهي في الحق قوة كبيرة وهائلة اولا القوة البشرية أولى هذه القوة القوة البشرية العددية فأمتنا تملك اليوم من البشر ما يزيد على المليار والربع من المسلمين المؤمنين بعقيدة التوحيد منتشرين في قارات العالم الست صحيح أن العبرة بالكيف لا بالكم ولكن الكم له أهمية أيضا وسنرى في تقارير الغربيين كيف يخافون من تزايد أعداد المسلمين في حين يعانونهم منذ مدة من تناقص النسل عندهم بصورة أصبحت تفزعهم إن الكثرة في حد ذاتها نعمة وهي شرط لا بد منه لأي تفوق اقتصادي أو حضاري ولهذا تسعى الأمم إلى تعويض هذا بالتكتل فيما بينها رغم اختلافها في العروق واللغات والأديان والتاريخ ومن هنا ذكر القرآن في معرض الامتنان والإنعام قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الأعراف الآية السادسة والثمانون والشاعر العربي يقول وإنما العزة للكاثر والشاعر الآخر يقول في مقام الفخر بكثرة قومه ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة ثانيا القوة المادية والاقتصادية وثانية هذه القوة القوة المادية والاقتصادية فأمتنا تملك من المعادن والثروات المذخورة في باطن الأرض والثروات المنشورة على ظاهرها والثروات المائية والبحرية ما لا تملكه أمة أخرى عندنا الأراضي الخصبة من السهول والوديان وعندنا الهضاب والجبال وعندنا البحار والبحيرات والأنهار العظام وعندنا العيون والآبار وعندنا مخزون المياه الجوفية وعندنا المعادن المهمة التي يحتاج إليها العالم ويكفي أن لدينا معظم مخزون العالم من النفط وموقعنا الجغرافي كذلك له قيمة كبيرة استراتيجية وحضارية فهو ملتقى القارات ومنبع الحضارات ومهبط الرسالات السماوية الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام ثالثا القوة الروحية وثالثة هذه القوى التي تملكها أمتنا القوة الروحية قوة الرسالة التي تؤمن بها وتدعو إليها وتحيا لها وتموت عليها رسالة الإسلام العامة الخالدة التي خدم الله بها النبوات والرسالات فهي الرسالة التي تميزت بالربانية فمصدرها الله وغايتها إلى الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام الآية مئة واثنتان وستون نحن المسلمين وحدنا الذي نملك الوثيقة الإلهية الوحيدة التي تتضمن كلمات الله الأخيرة للبشرية سالمة من كل تحريف وتبديل القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتميزت هذه الرسالة كذلك بالنظرة الشمولية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء النحل الآية التسعون وتميزت بنزعتها الأخلاقية حتى قال نبيها إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق رواه عن أبي هريرة البخاري في الأدب المفرد بلفظ صالح الأخلاق رقم 274 أحمد الصفحة 381 الجزء الثاني الحاكم الصفحة 613 الجزء الثاني وصححه ووافقه الذهبي وذكره الألباني في الصحيحة برقم 45 وتميزت بنزعتها الإنسانية والعالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتميزت بنظرتها الواقعية فشرعت للضرورات أحكامها وقدرت للإنسان أعذاره وشرعت الرخص والتخفيفات وتميزت بخصيصتها الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا فهي توازن بين المادة والروح بين العقل والقلب بين الدنيا والآخرة بين الحقوق والواجبات بين الفرد والمجتمع بلا طغيان ولا إخسار والعالم أحوج ما يكون إلى هذه الرسالة لتنقذه من المادية المصرفة ومن النفعية المجحفة ومن الإباحية القاتلة ومن عصر الخوف والقلق والاكتئاب واليأس إلى عصر الأمن والسكينة والبهجة والأمل تحذيرات الأجانب من القوة المذخورة في الإسلام وأمته إننا نحن المسلمين قد نجهل القوة المذخورة لدينا ولكن الأجانب الدارسين لطبيعة أمتنا ومذخور الطاقات في شعوبنا هم الذين يدركون حقيقة ما نملك من قوة ذاتية يحسبون لها ألف حساب بل يساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها يوما من الأيام يقول البروفيسور جيب في كتابه وجهة الإسلام إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في أمرها إن الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة لا ينقصها إلا صلاح الدين من جديد وكتب الرحالة الألماني بول إشمد كتابا خاصا بهذا الموضوع سماه الإسلام قوة الغد ظهر سنة 1936 ميلادية ومما قال فيه إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة أولا في قوة الإسلام كدين وفي الاعتقاد به وفي مثله وفي مؤاخاته بين مختلف الجنس واللون والثقافة ثانيا وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يمتد من المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقا وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية والاكتفاء الذاتي لا يدعو المسلمين في حاجة مطلقا إلى أوروبا أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا ثالثا وأخيرا أشار إلى العامل الثالث وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة هامش ليسمع ذلك دعاة تحديد النسل باطلاق في العالم الاسلامي ثم قال فاذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم كان الخطر الاسلامي خطرا منذرا بفناء اوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله ويقترح بول إشميد هذا بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثه عن طريق الإحصاءات الرسمية وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية كما تبلورت في تاريخ المسلمين وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم أن يتضامن الغرب المسيحي شعوبا وحكومات ويعيد الحرب الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر ولكن في أسلوب نافذ حاسم ترجمه الدكتور محمد البهي في احدى محاضراته، وقال روبرت بين في مقدمة كتابه الذي سماه السيف المقدس علينا أن ندرس العرب ونسبر أفكارهم لأنهم حكموا العالم سابقا وربما عادوا إلى حكمه مرة أخرى والشعلة التي أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشعلة لا تطفأ ولهذا كتبت هذا الكتاب لكي يقف القراء على أصل العرب وسميته باسم السيف ذي النصلين الذي ناله محمد في وقعة بدر تذكارا لانتصاره لأن السيف أصبح رمزا لمطالبه الإمبريالية هامش الصفحة السابعة عشرة من الكتاب بالإنجليزية وقد نقلنا هذه الفقرة من تقرير للدكتور إسحاق موسى الحسين عن هذا الكتاب قدمه إلى الإدارة العامة للثقافة بالأزهر في أواخر الخمسينات وبغض النظر عما في هذا الكلام من تحامل وما يغلي به من حقد فهو يبين لنا مبلغ قوى المسلمين في نظر الأجانب عنهم وهم اليوم يسمون الإسلام الخطر الأخضر بعد أن زال الخطر الأحمر بانهيار الاتحاد السوفيتي وبعد أن تقاربوا مع الخطر الأصفر المتمثل في الصين والإسلام ليس خطرا إلا على الإلحاد والفساد والانحلال والاستعباد واسمح لي أن أسوق لك مثلا معاصرا على القوة الذاتية في هذا الإسلام ذلك المثل هو تركيا تركيا التي أراد أتاتورك وحزبه أن يعروها من لباس الإسلام وأخلاقه وتقاليده وأحكامه ولغته وكل ما يمت بصلة إليه حتى ألغى غطاء الرأس وحتى الكتابة بالحرف العربي فقد جعل غطاء الرأس إجباريا هو القبعة وجعل حروف الكتابة هي اللاتينية منع الكلام بالعربية ولو في الأذان وأباح للمسلمة أن تتزوج اليهودي أو النصراني وسوى بين الذكر والأنثى في الميراث وجعل القوانين كلها غربية لحما ودم وعظما حتى القوانين التي تسمى الأحوال الشخصية وطردت الثقافة الإسلامية والعربية وحريب أهلها بل قوتلوا وقتلوا وظن الناس أن شمس الإسلام قد غربت عن تركيا إلى الأبد وإن ظل الإسلام قد تقلص عنهم إلى غير رجعة ومرت على ذلك عشرات من السنين جاءت راكدة كفيلة بأن تميت الإسلام في الصدور وأن تدب معها عقارب اليأس إلى القلوب ولكن الإسلام الكامن في صدور الشعب التركي لم يمت يمكن أن تقول أنه ركد أو نام حتى واتته الفرصه فظهر قوة مؤثرة ولم نزل نقرأ ونسمع عن امتداد قوة التدين هناك وانكماش الإلحاد والإباحية وخفض صوتهما يوما بعد آخر رغم ما لديهما من امكانات مادية وأدبية وما يلقى دعاتهما من مساعدات داخلية وخارجية وظهرت المدارس القرآنية بالالوف وعادت المساجد تبنى والكتب الإسلامية تنشر والتوجهات الإسلامية تظهر وتؤثر في الحياة ولقد أدت انتفاضة الدين في تركيا أخيرا إلى حصول حزب الرفاه الإسلامي على الأغلبية النسبية في البرلمان التركي رغم العقبات التي توضع في طريقه إن آية الآيات في هذا الدين وأثره في أمته ما ذكرناه من قبل أنه أشد ما يكون قوة وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا حين تنزل بساحته الأزمات وتحدق به الأخطار ويشتد على أهله الكرب وتضيق بهم المسالك ويقل المساعد والنصير حينئذ يحقق هذا الإسلام معجزته فتنبعث الحياة في الجثمان الهامد ويتدفق دم القوة في عروق الأمة وينطلق جنود الحق انطلاقه المارد من القمقم فإذا النائم يصح والجبان يتشجع والضعيف يقوى والشارد يعود والشتيت يتجمع وإذا هذه القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك تكون سيلا عارما لا يقف دونه حاجز ولا سد من السدود انظر كتابنا من أجل صحوة راشدة الصفحات 104 إلى 107 محن الدعاء اما اعتراض البعض بالمحن الشداد التي تصب على رؤوس الدعاه إلى الإسلام والضربات القاسية التي تنهال عليهم من هنا وهناك فمن ذا الذي يأمل أن تقوم لهؤلاء المضطهدين المشردين المعذبين قائمة أو يرتفع لهم علم أو ينتصر في الناس نظام يدعون إليه ورسالة يؤمنون بها وهم في كل يوم بين المطرقة والسندان فنقول لهؤلاء المعترضين أو المتوجسين إن هذه المحن التي تذكرونها ليست علامة ضعف أو موت لدعاه الإسلام بل هي دليل حياة وحركة وقوة فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى إنما يضرب ويؤذى الحي المتحرك المقاوم إن الدعوة التي لا يضطهد أصحابها ولا يؤذى دعاتها دعوة تافهة أو ميتة أو دعاتها على الأقل تافهون ميتون ثم إن هذه المحنة والاضطهادات برهان على حيوية المبدأ نفسه مبدأ الإسلام فهو يقدم كل حين شهداء في معاركه يرون شجرته بدمائهم ويبنون صرح مجده بأشلائهم وهذه المحن أبلغ معلم وأعظم مربا لأصحاب الدعوات باعتبارهم أفرادا تصف أنفسهم بالشدة وتتمحص قلوبهم بالمحنة وقد جاء في الحديث مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمة كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها هامش رواه البزار كما في كشف الأستار من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه الصفحة 362 الجزء الأول حديث 756 وقال الهيثمي في المجمع الصفحة 322 الجزء الثاني رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي الصفحة 73 الجزء الأول حديث 348 وتعقبهما الألباني وأثبت أن إسناد الحديث حسن وهو صحيح بما له من شواهد معروفة الصحيحة 291 الجزء الرابع الحديث 1714 وحسبنا قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ويمحق الكافرين. الأعمران الآيتان 139-140. منصة فاستمع للكتب الصوتية. مبشرات من السنن الإلهية. وهناك مبشرات أخرى مستمدة من سنن الله في الخلق وفي الاجتماع الإنساني. وهي سنن وقوانين ثابتة. تجري على الآخرين كما جرت على الأولين وتجري على المسلمين كما تجري على المشركين لا تتخلف ولا تتبدل كما قال سبحانه فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فاطر الآية الثالثة والأربعون فإذا نظرنا إلى هذه السنن الإلهية وجدنا مجموعة منها في صفنا نحن المسلمين ودعاة الإسلام من ذلك سنة التداول من هذه السنن سنة التداول أو المداولة للأيام بين الأمم والأقوام وهي السنه التي قررتها الآية الكريمة من سورة آل عمران وقد نزلت بعد غزوة أحد التي أصاب المسلمين فيها ما أصابهم قال عز وجل إي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال عمران الآية 140 ولهذا قيل الدهر يومان يوم لك ويوم عليك وقيل دوام الحال من المحال فالاحوال تتبدل والدنيا تتحول والعالم يتغير وكم من غني افتقر ومن فقير اغتنى وكم من عزيز ذل وذليل عز وكم من موسر اعثر ومن معسر ايسر وقد قال تعالى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى الانشراح الايتان الخامسه السادسه وقال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى الطلاق الايه السابعه ومن نظر في احوال الامم عبر التاريخ يجد سعلة الحضارة تنتقل من أمة إلى أمة ومن يد إلى أخرى ومن حسن حظنا أن سنة التداول أو قانون المداولة بين الناس يعمل معنا لا ضدنا وكما قال الإمام حسن البنا إن الدور لنا لا علينا فقد كانت قيادة العالم قديما في يد الشرق على أيدي الحضارات الفرعونية والآشورية والبابلية والكلدانية والفنيقية والفارسية والهندية والصينية ثم انتقلت إلى الغرب على يد الحضارة اليونانية ذات الفلسفة الشهيرة والرومانية ذات التشريع المعروف ثم انتقلت هذه القيادة مرة أخرى إلى الشرق على يد الحضارة العربية الإسلامية وهي حضارة متميزة جمعت بين العلم والإيمان بين الرقي المادي والسمو الروحي ثم غف الشرق وغفل عن رسالته فأخذ الغرب الزمام وكانت له القيادة مرة أخرى ولكنه لم يرعى أمانة هذه القيادة بل افلس في ميدان الروح والأخلاق وفرط في العدل وأعلى القوة على الحق والمصالح على القيم والمادة على الروح والجماد على الإنسان وكان بمكيالين في التعامل مع القضايا البشرية فكان من سنة الله أن تنتقل الشعلة إلى غيره والمفروض حسب استقراء التاريخ أن تعود إلى الشرق مرة أخرى الشرق الذي يملك رسالة غير رسالة الغرب وهو الشرق الإسلامي فعليه أن يتهيأ لذلك ويعد له العدة كما قال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الأعراف الآية 129 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الأنبياء الآية 105 وليس بعجيبا أن تنتقل عجلة القيادة العالمية من الغرب إلى الشرق والغرب الآن هو المتفوق والمقتدر والشرق هو المتخلف والعاجز فالواقع أن المادية في الغرب قد تغلغلت في الفكر والسلوك والحياة وأن التحلل والفساد الأخلاقي قد وصل إلى النخاع وأن الحضارة لا يمكن وفق سنن الله أن تستمر بلا أخلاق والأخلاق لا يمكن أن تنمو وتؤثر إلا في ظلال الإيمان هامش انظر فصل آفات الحضارة المعاصرة وفصل عقلاء الغرب يدقون أجراس الإنذار في كتابنا الإسلام حضارة الغد الصفحة السابعة والعشرون إلى الصفحة مئة وست عشرة نشر مكتبة وهبه ولقد رأينا وراء العالم كله كيف انهارت القوة العالمية الثانية وهي الاتحاد السوفيتي فجأة وبلا مقدمات تذكر برغم ما يملك من ترسانة نووية ضخمة وأسلحة استراتيجية جبارة وقوة عسكرية واقتصادية هائلة وما ذلك إلا لان الخراب كان في الباطن لا في الظاهر وفي المعنويات قبل الماديات والغرب المنفرد الآن بالقوة وبالتأثير في الساحة العالمية ليس أحسن حالا من نظيره السوفيتي سنة التغيير ومن السنن الإلهية التي نجدها في صف المسلمين ونعدها من المبشرات سنة التغيير التي قررها القرآن الكريم في أكثر من آية فالذين يتغيرون من الخير إلى الشر ومن الاستقامة إلى الانحراف من الصلاح إلى الفساد ومن البصيرة إلى العمى يغير الله ما بها من حال النعمة إلى النقمة ومن القوة إلى الضعف ومن العزة إلى الذل ومن الرخاء إلى الشدة وهذا ما ذكره القرآن في سورة الأنفال بعد أن ذكر مصير آل فرعون والذين من قبلهم الذين كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم وقال عز من قائل ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الأنفال الآيتان الثالثة والخمسون الرابعة والخمسون وهذه السنه إذا طبقت على أهل الحضارة الغربية الذين مكن الله لهم الأرض وسخر لهم قواها واتاهم من كل الثمرات وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ووسع عليهم الأرزاق فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكنهم كما ذكرنا في سنة التداول خانوا أمانة القيادة والمسؤولية وطغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد وبعبارة وجيزة أنهم غيروا ما بأنفسهم إلى الشر والفساد فهم أهل لأن يعمل الله فيهم سنته فيغير ما بهم ويسحب القيادة منهم وينقلها إلى غيرهم وتتمة هذه السنة أن الذين تتغير أنفسهم أو يتغير ما بأنفسهم من الشر إلى الخير ومن الضلالة إلى الهدى ومن الانحراف إلى الاستقامه ومن الفساد إلى الصلاح ومن الكسل إلى العمل ومن الرذيلة إلى الفضيله فهم أهل أن يغير الله حالهم أو يغير ما بهم من الضعف إلى القوة ومن الذلة إلى العزة ومن الهزيمة إلى النصر ومن الخوف إلى الأمن ومن الاستضعاف إلى التمكين وهذا ما تشير إليه الآية الأخرى في سورة الرعد وهي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الرعد الآية الحادية عشره وهذه السنة تمنحنا نحن المسلمين الأمل في التغيير وتحسين الأحوال فقد رأينا الكثير من المسلمين في عصر الصحوة الإسلامية يتغيرون تغيرا جذريا من الإعراض عن الإسلام إلى الإقبال عليه من الجهل بأحكامه إلى الحرص على التفقه فيه من التسيب والشرود عن تعاليمه إلى الالتزام بها من انشغال الفرد بخاصة نفسه وعدم اهتمام بأمر أمته إلى حمل هموم الأمة والمشاركة في قضاياها بإخلاص وإيجابية من الجري وراء اللذات واتباع الشهوات إلى إحياء الدعوة وتبني الجهاد للدفاع عن الدين وحرماته من التكشف والتعري عند النساء إلى الالتزام بالحجاب من البعد عن المساجد إلى عمارتها بالصلوات والدروس وكل هذه الأعمال والآثار تشعرون أن الأمة قد تغيرت إلى حد كبير ومقتضى عدل الله تعالى وسنته ألا يتخلى عنها وأن يكافئها على هذا التغير النفسي والسلوكي العميق بأن يغير ما بها ويحولها إلى حال أفضل وقفات لا بد منها أخي القارئ الكريم أحسب أن شعاع الأمل الذي يضيء جوانحي قد وصل إلى قلبك وأن غيوم اليأس والإحباط التي خيمت على أفئدة الكثيرين قد تقشعت أو أوشكت وأن الشعور بأن نصر الله قريب قد ساد وهيمن، رغم المؤتمرات التي تعقد والمؤامرات التي تدبر والحملات التي تشن على الإسلام بسم التطرف حينا والإرهاب حينا والأصولية أحيانا أجل إني برغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الصحوة الإسلامية والضربات الوحشية التي توجه للحركة الإسلامية والمكايد الخفية التي تبيت للأمة الإسلامية وغفلة القائمين على أمر الأمة بل مساعدتهم لأعدائها على شعوبهم برغم هذا كله أنا متفائل بمستقبل الأمة والصحوة والدعوة ولطالما أعلنت في أكثر من مناسبة في محاضراتي ودروسي أنه إذا كان القرن التاسع عشر قرن الرأسمالية والقرن العشرون قرن الشيوعية فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإسلام ويمكن أن نقول إذا كان القرن التاسع عشر قرن المسيحية والقرن العشرون هو قرن اليهودية وقيام دولة إسرائيل وانتصارها على بضع وعشرين دولة عربية وبضع وأربعين دولة إسلامية فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإسلام أعني إذا نظرنا إلى الإسلام دينا بين الدينين الشهيرين الهودية والمسيحية أو إذا نظرنا إليه باعتباره نظاما بين النظامين العالميين الرأسمالية والشيوعية فإن الإسلام يتميز بأنه نسيج وحده ويحمل عناصر الخلود في طبيعته والإحياء لأمته والانتشار لدعوته مع مسيس حاجة العالم إليه بوصفه رسالة التوازن الوحيدة التي يفتقر إليها الإنسان وأحمد الله أن الذي قلته منذ زمن وجدت اليوم من يشاركني فيه أن القرن القادم هو قرن الإسلام بإذن الله قال ذلك الدكتور مراد هوفمان في كتابه الإسلام عام 2000 الذي أكد أن الفرصة متاحة أمام الإسلام ليصبح ديانة العالم الأولى في القرن الحادي والعشرين وقاله جيميران، ميران عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي الذي دعا الأمريكيين إلى وجوب التعرف على الإسلام دين السلام والمسامحة الدين الذي يحث على الكد والاجتهاد ويحب النظام والالتزام ويفيض بالحب واللطف وهو يعتبر الرسول محمدا أعظم إنسان عرفه التاريخ ويجب التعرف على جوانب عظمته التي كان يتمتع بها وكذلك عدد كبير من أصحابه وكل شعوب العالم يجب أن تتعرف على التعليم التي جاء بها محمد ولكن للأسف لم يحدث ذلك لسببين الأول هو اتخاذ غير المسلمين موقفا من هذه التعليم منطلقه التعصب والتحيز والجهل والثاني هو عدم سعي المسلمين حثيثا لإطلاع غيرهم على عظمة دينهم وانتهى في حديثه الطويل مع مدير تحرير منجلة المجتمع الكويتية إلى قوله أنا أعتقد أن القرن القادم هو قرن الإسلام وقرن الثقافة الإسلامية وستكون هذه فرصة لإحلال مزيد من السلام والرفاهية في كل بقاع العالم انظر الهامش انظر حوار أحمد منصور مع جيم ميران في مجلة المجتمع العدد 1190 الصادر في الخامس من شهر ثلاثة لعام 1996 ميلادي تنبيه على أمرين أريد أن أنبه في هذه الوقفات على أمرين مهمين الأول أن كل الدعاة والمصلحين المجددين كانوا من ذوي القلوب الآملة في الله الواثقة بالنصر الرجية للغد المرتقبة لطلوع الفجر ولا يصلح داعية يغمره اليأس من نجاح دعوته وانتصار رسالته بل الداعية الحق هو الذي يهزم الأمل فيه اليأس ويغلب الرجاء فيه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 حسن البنى والأمل وقد كان امامنا الشهيد حسن البنى من أقوى الناس املا في النصر ورجاء في المستقبل رغم ما يعلمه ويحسه من الغام العقبات التي توضع في طريقه بين ذلك في محاضراته ودروسه وسجله في رسائله الشهيرة وكتبه في مقالاته وخصوصا في جريدة الإخوان المسلمون اليومية الذي كان يكتب فيها حديث الجمعة الأسبوعي ولا سيما في سنة 1948 ميلادية والمحنة تطل برأسها ويهيئ الطهات المهرة طبختها المسمومة أذكر من هذه المقالات مقالا بعنوان ولو يبشر فيه أن النصر قريب ولو اشتدت الغمة وأن الفجر قادم وإن طالت الظلمة ومقالا بعنوان أربعة أدلة استدل فيه بالنصوص والتاريخ والحساب على أن النصر آتا لا ريب فيه وفي رسائله أكد هذا المعنى تأكيدا بليغا بأسلوبه السهل الممتنع كما في رسالة دعوتنا في طور جديد التي ركز فيها على يقظة الروح التي يريد بها حياة القلوب وصحوة الوجدان والمشاعر وطموح الأنفس وتوسبها لتحقيق الأهداف السامية والمثل العليا وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفوس أصحابه حيث غرس فيها هذه المشاعر الثلاثة الإيمان والعزة والأمل الإيمان بعظمة الرسالة والاعتزاز باعتناقها والأمل في تأييد الله إياها وفي رسالة إلى أي شيء ندعو الناس يقول البنا رحمه الله تحت عنوان طريق طويلة أرجو أن تكون هذه الكلمات المتتاليات في بيان دعوة الإخوان المسلمين قد كشفت للقراء الكرام عن غايتهم وأبانت لهم ولو إلى حد ما عن مناهجهم في السير إلى هذه الغاية وقد تحدثت من قبل إلى كثير من إخواننا الغيورين على الإسلام ومجده حديثا طويلا هو أشبه بهذه الكلمات التي رآها القراء تحت عنوان إلى أي شيء ندعو الناس ولقد أصغى إلي من حدستهم إصغاء مشكورا وكنا نتفهم القولة باعا أولا فأولا حتى خرجنا من المحادثة مقتنعين تماما بشرف الغاية ونجاح الوسيلة وكم كانت دهشة عظيمة حين رأيت منهم شبه اجماع على أن هذه السبيل مع التسليم بنجاحها طويلة وأن التيارات الجارفة الهدامة في البلد قوية مما يجعل اليأس يدب إلى القلوب الذي وجده أولئك المتحدثون من قبل وحتى لا يجد القراء الكرام في أنفسهم هذا الشعور الذي وجده أولئك المتحدثون من قبل أحببت أن تكون هذه الكلمات مفعمة بالأمل سياضة باليقين في النجاح إن شاء الله ولله الأمر من قبل ومن بعد وسأحصر الموضوع في نظرتين إيجابيتين نظرة فلسفية اجتماعية يقول علماء الاجتماع إن حقائق اليوم هي أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد وتلت نظرة يؤيدها الواقع ويعززها الدليل والبرهان بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها في مدارج الكمال فمن ذا الذي كان يصدق أن يصل العلماء إلى ما وصلوا إليه من المكتشفات والمخترعات قبل حدوثها ببضع سنين؟ بل إن أساطين العلم أنفسهم أنكروها لأول عهدهم بها حتى أثبتها الواقع وأيدها البرهان والمثل على ذلك كثيرة، وهي من البداها بحيث يكفينا ذلك عن الإطالة بذكرها نظرة تاريخية إن نهضات الأمم جميعها إنما بدأت على حال من الضعف يخيل للناظر إليها أن وصولها إلى ما تبتغي ضرب من المحال ومع هذا الخيال فقد حدثنا التاريخ أن الصبر والثبات والحكمة والأناه وصلت بهذه النهضات الضعيفة النشأة القليلة الوسائل إلى ذروة ما يرجو القائمون بها من توفيق ونجاح ومن ذا الذي كان يصدق أن الجزيرة العربية وهي تلك الصحراء الجافة المجدبه تنبت النور والعرفان وتسيطر بنفوذ أبنائها الروحي والسياسي على أعظم دول العالم ومن ذا الذي كان يصدق أن هذه الشيعة الضئيلة المستترة من بني علي والعباس تستطيع أن تقلب ذلك الملك القوي الواسع الاكناف ما بين عشية وضحاها وهي ما كانت يوما من الأيام إلا عرضة للقتل والتشريد والنفي والتهديد ومن ذا الذي كان يظن أن صلاح الدين الأيوبي يقف الأعوام الطوال فيرد ملوك أوروبا على أعقابهم مدحورين مع توافر عددهم وتظاهر جيوشهم حتى جتمع عليه خمسة وعشرون ملكا من ملوكهم الأكبر؟ ذلك في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث أروع المثل على ذلك فمن كان يظن أن الملك عبد العزيز آل سعود؟ وقد نفيت أسرته وشرد أهله وسلب ملكه يسترد هذا الملك ببضعة وعشرين رجلا ثم يكون بعد ذلك أملا من آمال العالم الإسلامي في إعادة مجده وأحياء وحدته هل هناك طريق أخرى؟ وثم نظرتان سلبيتان تحدثان النتيجة بعينها وتوجهان قلب الغيور إلى العمل توجيها قويا صحيحا ولهما أن هذه الطريقة مهما طالت فليس هناك غيرها في بناء النهضات بناء صحيحا وقد أثبتت التجربة صحة هذه النظرية الواجب أولا وثانيتها أن العامل يعمل لأداء الواجب أولا ثم للأجر الأخروي ثانيا ثم للإفادة ثالثا وهو إن عمل فقد أدى الواجب وفاز بثواب الله ما في ذلك من شك متى توفرت شروطه وبقيت الإفادة وأمرها إلى الله فقد تأتي فرصة لم تكن في حسابه تجعل عمله يأتي بأبرك الثمرات على حين أنه إذا قعد عن العمل فقد لزمه إثم التقصير وضاع منه أجر الجهاد وحرم الإفادة قطعا فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في صراحة ووضوح في الآية الكريمة وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعيذُون قَوْمَنَا إِنَّهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيْنَنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مائة واربع وستون مائة وستون انظر مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا الصفحات الثانية والخمسون إلى الرابعة والخمسين المبشرات تدفع إلى المزيد من العمل والأمر الثاني الذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن المبشرات بمستقبل الإسلام التي ذكرناها لا ينبغي لنا أن نتكل عليها وننام على آذاننا ونخلد إلى الدعاه والكسل وننتظر نصر الله ينزل علينا دون جهد نبذله وجهاد نمارسه وعمل دؤوب نقوم به في جوانب حياتنا كلها نقوم مع منها ونصلح ما فسد ونبني ما تهدم ونقوي ما ضعف ونكمل ما نقص بروح المجددين لا بعقلية المقلدين نستلهم تراثنا ونجعله منارا يهدينا لا قيدا يثقل حركتنا ويوعيق انطلاقنا نقتبس الحكمة من أي وعاء خرجت فلا نتقيد بمدرسة إسلامية واحدة ولا نلتزم مذهبا واحدا لا نخرج عنها بل نستفيد من كل المدارس والمذاهب والمشارب في ضوء القواعد المتفق عليها ردين المتشابهات إلى المحكمات والظنيات إلى القطعيات والجزئيات إلى الكليات والفروع إلى الأصول بل نقتبس من مدارس الغرب ومناهجه وتجاربه كل ما ينفعنا ويمكننا أن نحوره ونطوره في إطار معاييرنا وحاجاتنا وظروفنا حتى يلائمنا ويغدو جزءا من منظومة حياتنا ولا حرج علينا في ذلك فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها لا بد لنا أن نخرج من سجن التخلف إلى باحة التقدم وأن ننمو نموا حقيقيا اقتصاديا وبشريا ماديا ومعنويا وأن نجند كل طاقاتنا التي أهدرنا أو عطلنا الكثير منها لتنمية شاملة للحياة وللإنسان وأن نتخذ من الإسلام أكبر حافزا لحشد هذه الطاقات وتقويتها ودفع عجلتها إلى الأمام بقوة قد تبلغ عشرة أضعاف الجهد العادي كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في ميدان الجهاد. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الأنفال الآية الخامسة والستون لقد أرشد القرآن إلى أن نصر الله لا يكون ولا يتم إلا بالمؤمنين كما أنه لا يكون إلا للمؤمنين كما قال تعالى يخاطب رسوله الكريم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الأنفال الآية الثانية والستون فلا نتوقع أن تنزل ملائكة السماء التي نزلت في بدر أو في الأحزاب أو في حنين على قوم فرغت قلوبهم من الإيمان أو خلت حياتهم من أخلاق الإيمان وأعمال المؤمنين فالله تعالى يقول في بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الأنفال الآية الثانية عشرة إن الرسالات لا تنتصر وحدها إنما تنتصر بأهلها والحق لا يعلو وحده إنما يعلو وفق سنن الله بدعاته ورجاله الذين جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص كما قال الشاعر وشيمة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي إن المبشرات بانتصار الإسلام يجب أن تمنحنا وقودا متجددا لمزيدا من العطاء والعمل الذي تحتاج إليه أمتنا على كل صعيد ولا تطمع الأمة أن يمدها الله بنصره على ما بها من سيء الخصال وسيء الفعال بل لا بد للأمة أن تغير ما بأنفسها حتى يغير الله ما بها لا تطمع الأمة أن تنتصر على اليهود وهي على حالها من التخلف والتمزق والتعادي والعجز والكسل والتسيب والضياع يستحيل أن ينصر الله الكسالة على العاملين والمتخلفين على المتحدين والفوضويين على المنظمين والمرتجلين على المخططين والمتسيبين على المنضبطين والمفكرين في مصالحهم على المفكرين في هموم أمتهم يستحيل أن تنتصر أمة تحارب أفضل عناصرها وتنكل بخيرة أبنائها أعني العناصر الإسلامية التي يشهد لها من عيشوها أنها أذكى عقولا واطهر قلوبا وأنظف ايديا وأصدق عزائم وأذكى اخلاقا وأقوم اعمالا وأكثر بذلا وتضحية من سائر الفئات إنهم بريئون من ارتكاب المبقات بل الصغائر بل الشبهات حتى السيجارة لا يعرفونها ولا تعرفهم إنهم رهبان الليل وفرسان النهار يعرفهم الليل قانتين والنهار جاهدين ويعرفهم الناس عاملين ويعرفهم ربهم مخلصين ولنزكيهم على الله تعالى يستحل أن تنتصر أمة أعظم ما يشغلها لعب الكرة وأهم ما يملأ صحفها المقرؤة وإذاعتها المسموعة والمرئية هو الغناء والرقص والتمثيل وأشهر نجوم المجتمع فيها ليس العلماء ولا الأدباء ولا المفكرين بل هم المطربون والمطربات والراقصون والراقصات والممثلون والممثلات الأحياء منهم والأموات يستحيل أن تنتصر أمة متوسط عمل الفرد فيها نحو نصف ساعة في اليوم في حين يعرق الناس في العالم المتقدم طوال اليوم ويكد ويكدح حتى يعود إلى بيته آخر النهار مكدودا مهدودا يخلد بسرعة إلى الراحة ليواصل عمله مبكرا في غده على القوى الموجهة للأمة المؤثرة في سيرها أن تتعاونا فيما بينها للنهوض بها في كل الميادين وتعويض ما فاتها على مر السنين وسد الفجوة التي تباعد بينها وبين العالم المتقدم ومواجهه التحديات بعزم وإيمان معتمدة على تخطيط دقيق واستشراف مستقبلي بصير عليها أن تدرس الأمراض التي تشكو منها وتعرف أسبابها وتعمل على علاجها وما خلق الله داء إلا خلق له دواء علمه من علمه وجهله من جهله عليها في الجانب الاقتصادي أن تعمل على زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وعدالة التوزيع وسلامة التداول وفي الجانب الاجتماعي أن تقوي الإخاء بين الأفراد والتعاون بين الطبقات والتضامن بين الشعوب وأن تقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء وأن ترعى الأمومة والطفولة والشيخوخة وتقيم الحياة الأسرية على أسس مكينة تظلها السكينة والمودة والرحمة وفي الجانب العقلي والثقافي عليها أن تتحرر من آثار الغزو الفكري والاستعمار الثقافي في مجال التربية والتعليم ومجال الثقافة والإعلام فهذه هي التي تصنع عقول الناس وتنشئ اتجاهاتهم النفسية والفكرية وفي الجانب السياسي عليها أن تقاوم الاستبداد والطغيان وترسخ دعائم مشهورة وترعى حقوق الإنسان وتربي الناس على ضرورة التناصح وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم العوج باليد لمن استطاع وباللسان لمن قدر عليه وبالقلب عند العجز وذلك أضعف الإيمان وأن تضع من الدساتير ما يفصل الحقوق والواجبات يميز بين السلطات ويقيم دولة المؤسسات ويسوي بين الناس في الكرامة والحرية وتحمل المسؤولية ولا يعطي انتيازا لأحد على أحد إلا بالتقوى لقد بينا في كتابنا أين الخلل الطاقات المعطلة في الأمة الإسلامية والطاقات المعطلة في الحركة الإسلامية ودعونا إلى إصلاح الخلل في الجانبين إن أردنا غدا أفضل ومستقبلا أمثل لا بد أن يتعاون الدعاة والمصلحون لاستفراغ الجهود لتغيير الأمة من داخلها وتعبئة قوها الذاتية لتعوض ما فاتها وتلحق بركب العالم المتطور تأخذ أفضل ما عنده وتعطيه أفضل ما عندها ولا ريب أن عندها الكثير الطيب المبارك الذي ورثته من رسالة الإسلام وحضارة الإسلام وان الاسلام الذي غير العرب قديما واخرجهم من الظلمات الى النور وجعلهم رعاه الامم بعد ان كانوا رعاه الغنم قادر على ان يغيرهم اليوم ويعيدهم كما يحب الله لهم خير امه اخرجت للناس وان يجعل منهم صحابه جددا بعثهم الله تعالى ليخرجوا الناس من عباده العباد الى عباده الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان والمذاهب والفلسفات إلى عدل الإسلام وقيم الإسلام إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا موقنين كل الإيقان بأنهم منصورون وأن جندهم هم الغالبون وأن هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده ولكن هذا الإيمان أو اليقين لم يقعدهم عن العمل الجاهد وعن الجهاد المر وعن البذل الدائم حتى يتحقق وعد الله فإنما يتحقق في الأرض وعد الله في السماء بهم لا بغيرهم فهم أدوات القدر في تحقيق الوعد الإلهي بل هم القدر الموعود كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد رووا أن بعض قادة الفرس سأل بعض قادة الصحابة في إحدى معارك الفتح الإسلامي من أنتم وما شأنكم فقال له نحن قدر الله ابتلاكم الله بنا وابتلانا بكم فلو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم أو لهبطتم إلينا بهذه الروح القوية المتوثبة الآملة يجب أن نجابها مشكلاتنا ونواجه معوقاتنا من الداخل ومن الخارج بادئين بالداخل فهو أس البلاء وجرثومة الداء والله تعالى يوجهنا إلى ذلك حين خاطب المسلمين بعد انكسار غزوة أحد فيقول اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هامش آل عمران 165 فلنمضي إذن على بركة الله عاملين مصممين في صدق لا يعرف الزيف وثبات لا يعرف التردد وعزم لا يعرف الكلل ويقينا لا يعرف الشك وأمل لا يعرف القنوط وجهادا لا يعرف القعود والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين العنكبوت الآية التاسعة والستون منصة فاستمع للكتب الصوتية أضواء على أحاديث أسيء فهمها حديث بدأ الإسلام غريبا سؤال من الأحاديث المشتهرة على الألسنة والأقلام حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فما مدى صحة هذا الحديث من ناحية؟ وما المراد به وهل كلمة غريبا من الغربة أو من الغرابة فقد سمعت بعض المتحدثين في الإذاعة يؤكد أنها من الغرابة والدهشة وينفي أن تكون من الغربة وإذا كانت من الغربة كما هو الشائع والمتبادر فهل يعني هذا ضعف الإسلام وأفول نجمه وهل هناك دلائل على انتصار الإسلام مرة أخرى كما انتصر في القرون الأولى للهجرة الجواب الحديث صحيح الإسناد بلا نزاع من أهل هذا الشأن وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فقد رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود وابن ماجه عن أنس والطبراني عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا كما في الجامع الصغير وقد رواه مسلم عن ابن عمر دون جملة فطوبى للغرباء وبهذا نعلم أن صحة الحديث لا كلام فيها وبقي الكلام في معناها ومن المؤسف أن كثيرا من الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان أو ما يسمى أحاديث الفتن وأشرات الساعة يفهمها بعض الناس فهما يوحي باليأس من كل عمل للإصلاح والتغيير ولا يتصور أن يدعو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأمة إلى اليأس والقنوط وترك الفساد يستشري في الناس والمنكرات تنخر في عظام المجتمع دون أن يصنع الناس شيئا يقوم معوج أو يصلح ما فسد وكيف يتصور ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يأمر بالعمل لعمارة الأرض إلى أن تلفظ الحياة آخر أنفاسها كما يتضح ذلك من الحديث الشريف إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس وكذا الطيالسي والبزار وقال الهيثمي رواته ثقات أثبات ومعنى هذا أنه لن يأكل من ثمر هذا الغرس ولا أحد من بعده ما دامت الساعة قد قامت أو توشك أن تقوم فإذا كان هذا مطلوبا في أمر الدنيا فأمر الدين أعظم وأجل ولا بد من العمل من أجله إلى آخر رمق في هذه الحياة أما معنى كلمة غريبا فالمتبادر أنه من الغربة لا من الغرابة بدليل آخر الحديث فطوبى للغرباء فالغرباء هنا جمع غريب والمراد به المتصف بالغربة للغرابة وإنما كانت غربتهم من غربة الإسلام الذي يؤمنون به ويدعون إليها وهذا هو المعنى المفهوم من كريمة غريب في أكثر من حديثا مثل كن في الدنيا كأنك غريب رواه البخاري كما جاءت جملة أحاديث وروايات فيها زيادات في هذا الحديث في وصف الغرباء مما يؤكد أن المقصود هو الغربة للغرابة هذا إلى أن الواقع اليوم وفي عصور خلت يدل على غربة الإسلام في دياره ذاتها وبين أهله أنفسهم حتى إن من يدعو إلى الإسلام الحق يعاني الاضطهاد والتنكيل أو الشنق أو الاغتيال ولكن هل هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة؟ أو هي غربة جزئية ومؤقتة؟ فقد تكون في بلد دون آخر وفي زمن دون آخر وبين قوم دون غيرهم كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم رضي الله عنه والذي أراه أن الحديث يتحدث عن دورات أو موجات تأتي وتذهب وأن الإسلام يعرض لهم ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف والامتداد والانكماش والازدهار والذبول وفق سنن الله التي لا تتبدل فهو كغيره خاضع لهذه السنن الإلهية التي لا تعامل الناس بوجهين ولا تكيل لهم بكيلين فما يجري على الأديان والمذاهب يجري على الإسلام وما يجري على سائر الأمم يجري على أمة الإسلام فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات ودورة من الدورات ولكنه سرعان ما ينهض من عثرته ويقوم من كبوته ويخرج عن غربته كما فعل حين بدأ فقد بدأ غريبا ولكنه لم يستمر غريبا لقد كان ضعيفا ثم قوي مستخفيا ثم ظهر محدودا ثم انتشر مضطهدا ثم انتصر وسيعود غريبا كما بدأ ضعيفا ليقوى ثم يقوى مطاردا ليظهر ثم يظهر على الدين كله ملاحقا مضطهدا لينتشر وينتشر ثم ينتصر وينتصر فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إن أحسننا فهمه ومما يدل على أن الحديث لا يعني الاستسلام أو اليأس ولا يدعو إليه بحال ما جاء في بعض الروايات من وصف لهؤلاء الغرباء من أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة ويحيون ما أماته الناس منها فهم قوم إيجابيون بناؤون مصلحون وليسوا من السلبيين أو الانعزاليين أو الاتكاليين الذين يدعون الأقدار تجري في أعنتها ولا يحركون ساكناً أو هنا غافلا ومن المفيد أن أنقل هنا ما كتبه الإمام ابن القيم حول هذا الحديث عند شرح كلام شيخه الهروي في باب الغربة من منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين فقال رحمه الله في مدارج السالكين قال شيخ الإسلام باب الغربة قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم هود الآية 116 قال ابن القيم معلقا وشارحا استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن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 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث سهل بن سعد السعدي بنحوه وقال رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال صحيح غير بكر بن سليم وهو ثقه الحديث 278 الجزء السابع ومن حديث جابر وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وقد وثق. 278 الجزء السابع وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يزيدون إذا نقص الناس هامش بحثت عن الحديث في مظانه في المسند فلم أجده وكذلك لم أجده في مجمع الزوائد للهيثمي ولا أشار إليه في المعجم المفهرس للكتب التسعة بل لم أجد المطالب ابن حنطب ضمن صحابة الرواه في المسند وفقا لفهرس الشيخ الألباني فإما أن يكون ساقطا من المطبوع كما تبينت ذلك مع عقبة ابن مرة الجهاني فإن له ثلاثة أحاديث في المسند ليس في المطبوع إلا واحدا منها أو يكون أحمد رواه خارج المسند والله أعلم فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا لم ينقلب على الراوي لفظه وهو الذين ينقصون إذا زاد الناس فمعناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك والله أعلم وفي حديث الأعمش عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل هامش الحديث في الدارمي برقم 2757 وابن ماجه برقم ثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية وثمانين والترمذي برقم الفين وستمائة وواحد وثلاثين بدون السؤال وقال حسن غريب صحيح والبيهقي في الزهد برقم مائتين وثمانية والبغوي في شرح السنة وصححه الصفحة مائة وثمان عشرة الجزء الأول حديث أربعة وستون نشر المكتب الإسلامي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 وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وذكره في موضع آخر جزءا من حديث وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال له فيه أسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح الصفحة 256 الجزء العاشر وقال أحمد حدثنا الهيثم بن جبل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب شيء إلى الله الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة رواه أحمد في الزهد الصفحة السابعة والسبعون وليس في المسند كما رواه البيهقي في الزهد برقم 206. وفي حديث آخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنته ويعلمونها الناس رواه البيهقي في الزهد من حديث كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده وهو ضعيف جدا رقم 207. كما رواه الترمذي بهذا السند برقم 2632 وقال حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح ولفظه فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وهذا مما أخذه عليه النقاد ولعله حسنه أو صححه لكثرة شواهده وقال نافع عن مالك دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن هلك أخوك قال لا ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فقال ما هو قال إن الله يحب الأخفياء الاتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة الحديث بنحو هذا اللفظ عند ابن ماجه برقم 3986 وضعفه في الزوائد بابن لهيعة ورواه الحاكم بسند آخر وقال صحيح ولا علة له عن زيد بن أسلم الصفحة الرابعة الجزء الأول ووافقه الذهبي وانظر كتابنا المنتقى من الترغيب وترهيب حديث رقم 19 ورواه البيهقي في الزهد بسند آخر برقم 197 عن ابن عمر فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات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 وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الانعام الايه 116 فاولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربه الموحشه وان كانوا هم المعروفين المشار اليهم كما قيل فليس غريبا من تناءت دياره ولكن من تنئين عنه غريب ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله وهو وحيد غريب خائف جائع فقال يا رب وحيد مريض غريب فقيل له يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس والمريض من ليس له مثلي طبيب والغريب من ليس بيني وبينه معاملة فالغربة ثلاثة أنواع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 هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا إلى غير ما جاء به وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهاتهم بقوا في مكانهم فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم من اليوم وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا فوليه الله ورسوله والذين آمنوا وإن عاداه أكثر الناس وجفوه وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى إن اغبط اوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان رزقه كفافة وكان مع ذلك غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى لقي الله ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه هامش نص الترمذي ثم نفض بيده فقال عجلت منيته إلى آخره والمراد بقوله اغبط الناس أحق من يتمنى الناس مثل حاله وخفيف الحاذ أي خفيف الظهر من العيال كفافا أي بقدر الحاجة لا يشار إليه بالأصابع أي أنه مغمور غير مشهور ومعنى عجلت منيته أنه لم يعمر طويلا فقد يصاب أو يستشهد في سبيل الله قل تراثه لم يترك مالا كثيرا قلت بواكيه ربما لموته في الغربة فلا أحد يعرفه يبكي عليه رواه الترمذي في الزهد حديث 2348 من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم وهو اسناد ضعيف وإن حسنه الترمذي كما رواه ابن ماجه بنحوه باسناد آخر حديث أربعة آلاف ومائة وسبعة عشر وفيه راويان ضعيفان كما في الزوائد للبصيري ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره أورده الهيثمي بنحويه في المجمع الصفحة مئتان وأربع وستون الجزء العاشر وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن موسى التميمي وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح عن جابر بن هرم وقد وثقه ابن حبان على ضعفه وأورد نحوه من حديث ابن مسعود وإسناده أجود وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رب اشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. حديث رقم مائتين وستمائة واثنين وعشرين. وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلا رسول الله. قال: كل ضعيف أخبر ضيط مرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. رواه ابن ماجه. حديث أربعة ومائة وخمسة عشر وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفوه وحسنه بعضهم لشواهده انظر فيض القدير حديث الفين وثمانمائة واثنين وخمسين وقال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب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 بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا وأكثر الناس بالكلهم لائم لهم فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذا وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم النزاع من القبائل أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة فهم بين عباد أوثان ونيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفه وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشرته فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل بل منهم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 وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين ستين وسبعين فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شيخهم وأعجب كل منهم برأيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعة وهوا متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدلك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهم كالقابض على الجمر ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر خمسين من الصحابة هامش وهذا يقوي قول الحافظ ابن عبد البر في أن تفضيل قرن الصحابة تفضيل للمجموع لا لكل فرد باستثناء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان ومن كان له فضيلة خاصة من الصحابة وهذا يفتح باب الأمل للأجيال اللاحقة ويؤيده حديث الترمذي. مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ المائدة الآية 105 فقال بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعه وهوى متبعه والدنيا مؤثرة واعجاب كل ذي راي برأيه فعليك بخاصة نفسك عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قلت يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم رواه أبو داود في الملاحم برقم أربعة ألاف وثلاثمائة وواحد وأربعين والترمذي في التفسير برقم ثلاثة ألاف وستين وقال حسن غريب وابن ماجه في الفتن أربعة ألاف واربعة عشر وهذا الأجر إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم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 وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه هامش في عصرنا دخل عنصر يزيد من غربة المؤمنين الداعين إلى الله وإلى كتابه وسنة نبيه وهو اضطهاد السلطات الحاكمة لهم ومطاردتها لهم واستخدام كل ما تملك من قوة لإذائهم والتضييق عليهم ثم كيد القوى المعادية للإسلام وما أكثرها عددا واقواها عده وأشدها مكرا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 صاحب سنة بين أهل البدع داعا إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع آمر بالمعروف ناهن عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف انظر الهامش مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم الصفحة 194 إلى الصفحة 200 الجزء الأول طبعة السنة المحمدية بشائر من القرآن بظهور الإسلام من جديد أما ما سأل عنه الأخ من وجود بشائر ودلائل على انتصار الإسلام في المستقبل فهي كثيرة ومتوافرة في كل من القرآن والسنة وإن كان كثير من الخطباء والوعاظ يغفلونها ولا يبرزون إلا ما يوحي ظاهره بالقنوط وقد ذكرنا جملا من هذه البشائر من قبل فليرجع إليها ومن هذه البشائر أولا ظهور الصحوة الإسلامية التي أعادت للأمة الثقة بالإسلام والرجاء في غده وقد أقلقت أعداء الإسلام في الداخل والخارج وهي جديرة أن تقود الأمة إلى مواطن النصر إذا قدر الله لها أن يتولى زمامها المرشدون الراشدون من أول الأيدي والأبصار الذين آتاهم الله الفقه في سنن الله والفقه في دين الله والحكمة في النظر والحكمة في العمل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا البقرة الآية 269 ثانيا انهيار الأنظمة الشمولية وخصوصا الشيوعية التي زعمت يوما أنها ستغزو العالم وترث الأديان وتهزم الفلسفات والتي لقيت أولى هزائمها على أيدي إخواننا المجاهدين في أفغانستان والذين انتصروا بأسلحتهم العتيقة على أعتى دولة ملحدة في التاريخ لقد سقطت قلاع الشيوعية واحدة بعد الأخرى بدءا بالاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وانتهاءا بألبانيا حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سؤال كنت أقرأ في كتاب ديني فصادفني فيه حديث اقشعر له جلدي ولم أكد أصدقه لأول وهله فالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه ولما سألت عنه بعض العلماء الذين لهم معرفة بالحديث أخبرني بأن الحديث صحيح وأنه من رواية البخاري فأسقط في يدي فماذا عسى أن أقول إذا كان الحديث في صحيح البخاري أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله تعالى فهل معنى هذا الحديث أننا في انحدار دائم وتدهور مضطرد وأننا ننتقل من حسن إلى سيء ومن سيء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى ما هو أشد سوء حتى تقوم الساعة هذا مع أن هناك كثيرا من الناس يعتقدون عكس هذا تماما أن الحياة تترقى والدنيا تتطور والإنسان يزداد كل يوم علما بالعالم من حوله ومن تحته ومن فوقه حتى وصل إلى القمر في السماء ثم إن الحديث يلقي في نفوسنا ألا لا أمل في شيء ولا نجاة لنا مما نحن فيه ما دمنا ننحدر إلى الهاوية يوما بعد يوم فهذا قدر كتبه الله علينا وسنة صارمة لازمة دائمة لا بد أن نخضع لها حتى تقوم الساعة على لكع ابن لكع أي كافر بن كافر كما سمعنا من السادة العلماء ولقد علمت من بعض الأخوة المتتبعين لما تكتبون بأن لكم في هذا الحديث تأويلا أودعتموه بعض كتبكم أرجو أن تدلني عليه عسى أن يزيح ما بنفسي من قلق وما بقلبي من حيرة وبلبلة جزاكم الله عن العلم والإسلام خير الجزاء ميم كاف عين الرباط المغرب الجواب الحديث المذكور رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه فهو حديث صحيح من ناحية سنده ولكن الآفة تأتي هنا من فهمه فهما يخالف سنن الله أو حقائق العلم أو ثوابت الواقع ولا يمكن أن يأتي الدين بما يخالف ذلك لأن الدين حق وهذه الأشياء المذكورة حق والحق لا يتناقض فإما أن يكون لهذه الأشياء تفسير غير ما يبدو لنا أو أن يكون للنص الديني تأويل غير الظاهر المتبادر منه وحديث الفتن وما يتعلق بما يسمى آخر الزمان أو أشراط الساعة يكثر فيها سوء الفهم ولذا ينبغي التأمل الطويل في معانيها حتى لا يتخذها الناس وسيلة لقتل كل بذرة للأمل ووائد كل محاولة للإصلاح والتغيير والحديث المذكور نموذج لهذا النوع من الأحاديث وقد تعرضت لبيان معناه ورد الأفهام الخاطئة التي أحاطت به وذلك في كتابي كيف نتعامل مع سنة النبوية وكان مما قلته في ذلك هل كل زمان شر مما قبله؟ روى البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي قال أتينا أنا بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكاءة للقعود عن العمل ومحاولة الإصلاح والإنقاذ مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور دائم وسقوط مستمر وهوى متتابع من درك إلى درك أسفل منه فهي لا تنتقل من سيء إلا إلى أسوأ ولا من أسوأ إلا إلى الأسوأ منه حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم وآخرون توقفوا في قبول الحديث وربما تعجل بعضهم فرده لأنه في ظنه يدعو أولا إلى اليأس والقنوط وثانيا إلى السلبية في مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين وثالثا يعرض فكرة التطور التي قام عليها نظام الكون والحياه ورابعا ينافي الواقع التاريخي للمسلمين وخامسا يعرض الاحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملأ الأرض عدلا وهو الذي عرف باسم المهدي وفي نزول عيسى بن مريم وإقامته لدولة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض كلها ومن الحق علينا أن نقول إن السابقين من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحديث مستشكلين الإطلاق فيه يعنون بالاطلاق ما فهم من الحديث ان كل زمن شر من الذي قبله مع ان بعض الازمنة تكون في شر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك الا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج الذي عمت الشكوى منه بيسير وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز بل لو قيل ان الشرط محل في زمانه لما كان بعيدا فضلا على ان يكون شرا من الذي قبله وقد أجاب عن هذا بعدة أجوبة ألف فالإمام الحسن البصري حمل الحديث على الأكثر الأغلب فقد سئل عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيذ باء وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم وفي لفظ عنه فيسلمون الإسلام ويهدمونه ورجح الحافظ في الفتح تفسير ابن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هنا قائلا وهو أولى بالاتباع ولكنه في الواقع لا ينفل استشكال من أساسه فالنصوص تدل على أن في الغيب أدوار للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته ولو لم يكن إلا زمن المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها أزمنة حركة وتجديد ويكفي أن نذكر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمجددين بعد سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد وتدهور الأوضاع في القرن السابع مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسائر تلاميذه في الشام والشاطبي في الأندلس وابن خلدون في المغرب وغيرهم ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وفي العصور التي تلت ذلك نجد مثل ابن حجر والسيوطي في مصر وابن الوزير في اليمن والدهلوي في الهند والشوكاني والصنعاني في اليمن وابن عبد الوهاب في نجد وغيرهم من العلماء الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين وهذا ما جعل الإمام ابن حبان في صحيحه يرى أن حديث أنس ليس على عمومه مستدلا بالأحاديث الوردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا فتح الباري الجزء السادس عشر الصفحة مئتان وثمان وعشرون طبعة الحلبي جيم ولهذا أرى أن أرجح التفسيرات لهذا الحديث ما ذكره الحافظ في الفتح بقوله ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شك إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر وهم أو جلهم من التابعين انظر الهامش المرجع السابق وهو فتح الباري الجزء السادس عشر الصفحة مئتان طبعة الحلبي وعلى هذا التفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضا فهو خاص بأزمنة من كان يخاطبهم من الصحابة والتابعين وقد توفي في زمن عثمان رضي الله عنهما وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم والصبر على التسلط والجبروت والرضا بالمنكر والفساد ويؤيد السلبية في مواجهة الطغاة المتجبرين في الأرض فالرد على ذلك من عدة أوجه أولا إن القائل صبر هو أنس رضي الله عنه فليس هو من الحديث المرفوع وإنما استنبطه منه وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك معدى المعصوم صلى الله عليه وسلم ثانيا إن أنسا لم يأمرهم بالرضا بالظلم والفساد وإنما أمرهم بالصبر وفرق كبير بين الأمرين فإن الرضا بالكفر كفر وبالمنكر منكر أما الصبر فقل ما يستغني عنه أحد وقد يصبر المرء على الشيء وهو كاره له ساع في تغييره ثالثا إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت ليس له إلا أن يعتصم بالصبر والاناه مجتهدا أن يعد العدة ويتخذ الأسباب معتضدا بكل من يحمل فكرته منتهزا الفرصة المواتية ليواجه قوة الباطل بقوة الحق وأنصار الظلم بأنصار العدل وضد الطاغوت بجند الله وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما في مكة على الأصنام وعبادها فيصلي بالمسجد الحرام ويطوف بالكعبة وفيها وحولها ثلاثمائة وستون صنما بل طاف في السنة السابعة من الهجرة مع أصحابه في عمرة القضاء وهو يراها ولا يمسها حتى أتى الوقت المناسب يوم الفتح فحطمها ولهذا قرر علماؤنا أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه وجب السكوت عنه حتى تتغير الأحوال وعلى هذا لا ينبغي أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام للظلم والطغيان بل الانتظار والترقب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين رابعا إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الطغاة المتألهين وإن لم تكن واجبة على من يخاف على نفسه أو أهله ومن حوله فقد جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر سيد الشهداء، حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم لقد استنبط بعض الباحثين المعاصرين من حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مقولة غريبة مضمونها أن الإنسانية التي يحتضنها الإسلام تتقدم نحو ما هو أسوأ لا نحو ما هو أفضل وأن هذا التقدم إلى الأسوأ حتمي لا راد له وفقا لهذا الحديث وأمثاله ولهذا يرجح أن هذه الأحاديث موضوعة مصنوعة إما لتبرير ما حدث بالفعل إذا فرضنا أن الواضعين هم مسلمون فعلا وإما لتوجيه مسيرة الإسلام في طريق اليأس إذا فرضنا أن الواضعين منافقون انظر أسس التقدم عند مفكر الإسلام في العالم العربي الحديث للدكتور فهم جدعان الصفحة الحادية والعشرون وما بعدها طبعت المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت والحق أن الحديث صحيح متفق على صحته بين علماء الإسلام لم يطعن عالم سني ولا معتزلي فيما أعلم في سنده أو متنه بل ذكر ابن حجر والسيوطي وغيرهما من أئمة النقل أنه من المتواتر انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني نشر دار الكتب العلمية بيروت حديث رقم 241 فاعتبار هذا الحديث موضوعا اتهام للأمة كلها بالجهل والغباء وترويج الباطل واجتماعها على الضلالة طوال تلك العصور وهذا مدخل لنصف الدين كله أما ما فهمه الباحث الفاضل من الحديث وما رتبه عليه من نتائج فهو غير مسلم الله فالحديث إنما دل على فضل الجيل الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى في حضانة النبوة وشاهد ما لم يشاهده غيره من آيات الله ومن هدي رسول الله وما حمله القدر من المهمات ما لم يحمله غيره فهو الجيل الذي نقل القرآن للأمة وروى لها السنن وفتح الله على يديه البلاد وهدى به العباد ثم الجيل الذي تتلمذ على هؤلاء الأصحاب واقتبس من مشكاتهم واقتفى آثارهم والجيل الثالث الذي سار على دربهم واتبعهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه ولا يشك دارس منصف أن الإشعاع الروحي لهذه الأجيال القريبة من عهد النبوة الخاتمة كان من القوة والعمق والسعه بحيث لا يلحقه جيل آخر وهذا في الجملة لا في التفصيل وفي أمر الدين والتقوى لا في أمر الحياة والعلم والعمران فهذه قد تتفوق فيها الأجيال اللاحقة على الأجيال الأولى المفضلة في الالتزام الديني وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أنهم سيرثون ممالك كسرى وقيصر وسينفقون كنوزهما في سبيل الله وأنهم سيملكون المشرق والمغرب يوما وأن الرخاء سيبلغ مدى لا يكاد يجد ذو المال يومها من يقبل منه الصدقة وأن الأمن سيستتب حتى أن المرأة تخرج وحدها من الحيرة بالعراق حتى تطوف بالبيت الحرام لا تخاف إلا الله وأن أرض العرب ستعود يوما مروجا وأنهارا فهل يعتبر هذا كله تقدما إلى الأسوأ؟ إن أي قارئ غير متعصب ولا متعسف للتاريخ يعلم أن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طوروا كثيرا من أمور الحياة وأدخلوا عليها تحسينات وإضافات لم تكن في عصر النبوة وهم الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ونعض عليها بالنواجذ فهي امتداد للسنة النبوية المطهرة وبعد عصر الراشدين وجدنا المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين يبتكرون ويضيفون أشياء لم تكن في العصر النبوي ولا العصر الراشدي أقرهم عليها علماء الأمة وانعقد الإجماع على مشروعيتها ويكفي أن تم فيها استبحار علوم الدين واللغة وتدوينها وتأصيلها وظهور المدارس العلمية والفكرية في شتى أنواع العلوم والاداب ثم اقتباس علوم الأمم الأخرى عن طريقة الترجمة ثم تدارسها وإنضاجها وتهذيبها وإعمال يد التعديل والتحسين والتحوير فيها بالحذف والإضافة والتغيير والتقديم والتأخير حتى تنسجم مع المزاج العام للأمة وتتواءم مع دينها وقيمها وثقافتها وتجد لها مكانا في حياتها العقلية والوجدانية والاجتماعية ثم ابتكار علوم جديدة كاملة لم يعرفها السابقون وفي هذا الإطار نشأت الحضارة الإسلامية الفارعة الرائعة ثابتة الأصول باثقة الفروع وارفة الظلال مباركة الثمار ولم يتوقف المسلمون عن إبداع هذه الحضارة في مختلف مجالاتها وشتى فروعها بدعوى أن هناك أحاديث تغل أيديهم أن تقيد أرجلهم أو تشل تفكيرهم محتمة عليهم التقدم إلى الأسوأ صحيح أن الأجيال المسلمة التي صنعت هذه الحضارة الشمماء لم تكن في شفافية جيل الصحابة وتلاميذهم من الناحية الإيمانية الروحية وهو أمر اعترف به الجميع ولكن هذا لم يقف حائلا أمام تفوقهم العلمي وتقدمهم الحضاري وجهادهم الأخلاقي بل وضعوا أخلاقيات ذلك الجيل المثالي نصب أعينهم باعتباره مثلا إنسانيا أعلى وبذلك يجمعون بين الحسنين أو يحاولون ذلك على الأقل حسنة الإبداع الحضاري المادي وحسنة السمو الروحي والترقي الإيماني والخلقي على أن هناك أحاديث أخرى تبين فضل الأجيال اللاحقة وتنوه بصبرها وثباتها في عصور الفتن والأزمات التي يمتحن فيها أهل الإيمان وحملة رسالة الإسلام ويغدو القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر حتى ذكر الحديث أن للعامل فيها أجر خمسين قيل منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم رواه أبو داود في سننه كتاب الملاحم برقم 4341 والترمذي في التفسير 3060 وقال حسن الغريب وابن ماجه في الفتن 4014 كلهم عن أبي ثعلبة الخشني كما صحت أحاديث كثيرتون تبشر بغد مشرق ومستقبلا زاهرا لدعوة الإسلام وملكا واسع لدولته وصح الحديث كذلك أن الله يبعث في كل مئة سنة من يجدد للأمة دينها وبذلك يتجدد أملها ويقوى رجاؤها في صلاح الحال إذا فسد وقوة الدين إذا ضعف واستقامة الأمر إذا عوج استمرار الخير في سائر أجيال الأمة وإيمان المسلم بفضل القرن الأول أو القرون الأولى لا يعني أن باب الله قد أغلق أمام سائر القرون إلى يوم القيامة وأن الأجيال القادمة محرومة من استباق الخيرات فقد حازتها تلك القرون ولم يعد أمامها إلا الفتات إن بقي الفتات بل الحق الذي لا ريب فيه أن باب الله تعالى مفتوح للجميع إلى أن تقوم الساعة واستباق الخيرات مأمور به لجميع الأمة في كل العصور فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا المائدة الآية الثامنة والأربعون وكم ترك الأول للآخر وكم في الإمكان أبدع مما كان وفي الحديث الشريف مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره رواه الترمذي عن أنسن في أبواب الأمثال رقم 2873 وقال حسن غريب ورواه أحمد والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الصفحة الثامنة والستون الجزء العاشر ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما سقتان وفي عبيد كلام لا يضر ورواه البزار والطبراني في الأوسط عن عمران بن حسين وقال البزار لا يروى بإسناد أحسن من هذا المجمع الصفحة الثامنة والستون الجزء العاشر ورواه ابن حبان في صحيحه عن سلمان الجزء السادس عشر حديث سبعة آلاف وستة وعشرين وحسنه محققه بشواهده يقرر الشراح هنا أنه كما لا يحكم بوجود النفع في بعض الأمطار دون بعض فكذلك لا يحكم بوجود الخيرية في بعض أجيال الأمة أو أفرادها دون بعض من جميع الوجوه وفي هذا إماء إلى أن باب الله مفتوح وطلب الفيض من جنابه مفسوح فكل طبقة من طبقات الأمة لها خاصية وفضيلة توجب خيريتها كما أن كل نوبة من نوبات المطر لها فائدتها في النشوء والنماء لا يمكن إنكارها فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات واتبعوا من قبلهم بالإحسان وكما أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التقرير والتأكيد فكل ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور وأجرهم موفور قالوا والمراد هنا وصف الأمة قاطبه سابقها ولاحقها أولها وآخرها بالخير وأنها ملتحمة بعضها ببعض مرصوصة كالبنيان مفرغة كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها انظر الصفحة 120 الهامش الأول والمسلمون في كل مكان وزمان يرددون هذا القول بوصفه حديثا نبويا الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة ومعناه صحيح وإن لم يرد بهذا اللفظ فقد صحت جملة أحاديث عن عدد من الصحابة تؤكد أن لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله صحيح مسلم كتاب الإمارة الصفحة الثالثة والخمسون والبخاري في صحيحه الصفحة الحادية والستون كتاب المناقب الصفحة الثامنة والعشرون باب ستمائة وثلاثون الجزء السادس وهو ما يتفق مع منطوق القرآن الكريم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف الآية 181 كما صحت أحاديث تبشر بمستقبل مسرق للإسلام تعلو فيه كلمته وتنشر دعوته وتتسع دولته انظر الصفحة الحادية 10 الهامش الأول سنن وقواعد مضطردة ولقد وضح لدى الاجيال المسلمة طوال القرون ان ثمة مبادئ راسخه وقواعد ثابتة وسنن مضطردة من محكمات القران والسنة يحتكم اليها الجميع منها اولا ان لكل عمل ثمره ولكل جهد جزاء في الدنيا قبل الاخره كما قال تعالى ان لا نضيع اجر من احسن عملا الكهف الآية الثلاثون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الأعراف الآية مئة وسبعون ثانيا أن الجهاد في الله سواء كان جهادا روحيا أم ماديا لا يهدره الله أبدا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين العنكبوت الآية التاسعة والستون ثالثا أن من نصر الله نصره الله ومكن له في الأرض وإنما ينصر الله بالإيمان وعمل الصالحات والصالحات كل ما تصلح به الحياة روحيا وماديا وما يصلح به الإنسان فرديا وجماعيا يقول تعالى ولينصرن الله مَنْ ينصره إِنَّ الله لقوي عزيز. الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الحج الآيتان الأربعون الحادية والأربعون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا النور الآية الخامسة والخمسون قرأنا لكم كتاب المبشرات بانتصار الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثالثة للعام 1424 هجري 2004 ميلادي منصته فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق